الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الشاهد يا أخوان ما ذكرنا في بعض الفروق التي أشار إليها المُصنِّف رحمه الله والاعتماد في ذلك في التفريق بين العلماء الربانيين العلماء الوراث هكذا يسميهم كثير من العلماء العلماء الوراث أي الذين ورثوا علمهم عن رسول الله وعلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبين العلماء الأدعياء أوصاف الأصل فيها استقراء نصوص الكتاب والسنة وما ثبت في هدي سلف الأمة الشاهد أن كثيرا من المعاصرين سلفهم في هذا الأمر أي ما اخترعوه من الشعارات وفي ما اخترعوه من المناهج والعياذ بالله شأنهم في ذلك وسلفهم في ذلك هم دعاة التصوف قديما ومتعصبة المذاهب قديما أيضا الذين أوجبوا على الأمة كما ذكرنا أوجبوا على الأمة وعلى وعلى أتباعهم مذهبا معينا لا بد أن يكون لكل مسلم كما زعموا مذهبا معينا في الفروع والمذهب ومذهبا معينا في التصوف والتعبد لله ثم حرموا غيره أي حد حرمه غير مذهب مذاه سواء في أبواب الفقه أو أبواب التصور أو وزعموا أنه واجب تقليد إمام أو شيخ أو طريقة معينة وكم كذبوا جميعا في مدح أئمتهم وسلب من عداهم هكذا يفعلون فينكرون المناقب والكرامات لعلمائهم أو رموزهم أو شيوخ طريقتهم. بينما يطعنون كثيراً في أئمة المذاهب الأخرى أو الطرق الأخرى من التصوف وغيرها. وكم صرحوا بأقوال مليئة بالجرأة على الله كقول القائل مثلا كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة وكذلك زعموا في الحديث إنه إما يؤول وجوبا وإما ينسخ ليتفق كلام ربنا وليتفق كلام رسولنا مع ما ذهبوا إليه مع ما قاله أئمتهم أيضا وأوجبوا على الخلق ما لم يوجبه الله ولا رسوله وحرموا الأخذ من الكتاب والسنة نعم هكذا يزعمون أنه يحرم على يحرم على عامة المسلمين أن ينظروا في الكتاب والسنة يقرأ القرآن للتبرك ويجقرأ حديث رسول الله يقرأ حديث رسول الله لتبرك أيضا أما التدبر واستنباط الأحكام ومعرفة الأعمال والسلوك والأخلاق إنما يؤخذ من المذهب والطريقة هكذا زعم ذكر ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن جميع الصحابة أنهم كانوا, أنهم كانوا أي في عهد الصحابة كان الناس في أول عهد الصحابة قال لم يكونوا يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام هذا كان شأنهم هذا شأن القرن الأول ثم يقول رضي الله عنه ولكن لما ركم الناس الصعب والذلول وعظمة الفتنة وكثر الكذابون والوضعون بل ابتدأ الكذب والوضع من أيام عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول عبد الله بن عباس أصبحوا لا يأخذون إلا عن يعرفون يعني بدأوا يميزون بين بين من يؤخذ بقوله ومن يؤخذ بروايته وبين من لا يعتد به وذلك لأن الناس كما ذكرنا نعم في الأيام الأولى لم يكن تم تمييز كما ذكر ابن عباس وغيره كان الرجل إذا قال سمعت أو قال أو رأيت رسول الله يقول تشرد إليه الأعناق وتتشنف له الآذان كل يريد أن يسمع. أي قول ينسب إلى رسول الله أو يرجع فيه إلى رسول الله، ثم لما كثر الكذب ووقعت الفتن أصبحوا يميزون. هذا ذكر ابن عباس وغيره من الصحابة الكرام أخذوا يميزون بين أهل الحق والباطل. ويميزون بين السنة والبدعة إن كان مثلها لا في زمن ابن عباس في زمن أواخر الصحابة رضي الله تعالى عنهم فما بال شأننا في هذه الأيام مع أن قرونهم كلها يشهد لها بالخيرية نعم وبالقرب من الله تبارك وتعالى لذلك علينا أن نتتبع طريق الصحابة فنميز بين أهل العلم وبين الأدعياء وبين أهل السنة وبين أهل البدعة وندعو الناس إلى هذا فإنه الضريق الذي يوصل إلى مرضاة الله جل وعلا وكما ذكرت نماثلت الصحابة والله عين النجاة عين النجاة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام بل كما بين ربنا تبارك وتعالى ولذلك نعتقد اعتقادا جازما أنه لا إصابة إلى لا إصابة في الحق والله لن يصيب الحق أحد أبدا ولن ينجو أحد أبدا إلا على ما كان عليه من مماثلة الصحابة والصدور عن أقوال الصحابة وعن أفهام الصحابة وتطبيقاتهم رضي الله تعالى عنهم يقول محمد بن سيرين وهو إمام من أئمة التابعين يقول إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم ألا هو الواجب يا عبد الله ينبغي عليك أن تميز عَمَّن تأخذ وعمن, وعَمَّن تَصُدَّ وتعرض هذا لأن العلم دين كما قال رحمه الله هذا أمر أو واجب أوجبه الله وأوجبه رسولنا عليه الصلاة والسلام وقد فصله الصحابة وكذلك الأئمة الأعلام فيه عصر التابعين نعم وكما نرى في زماننا كما ذكرت الرؤوس التي ترفع وتلمع ويطبل لها وهي والله خاوية لم تعرف بطلب علم ولم تشتغل به فإذا سألتهم شيخكم هذا أين ضرب العلم وعن من أخذ العلم لا يردون أو ربما قالوا هاه هاه لا عليك من ذلك وإنما عليك مما يقول كلا والله انظر إلى كتب الأسلام فإنهم كانوا يذكرون الرجل من طلاب العلم أو من رواة الحديث وغيره، فيبدأون بعد ذكر اسمه وذكر تاريخه ووفاته، يبدأون أولاً بذكر شيوخه، عمن أخذ ثم يذكرون تلاميذه، ثم يذكرون رحلته في طلب العلم، هكذا يبدأون، ثم بعد ذلك يعرضون مذهبه. وأقواله وفضائله وما ذكره من الأحكام ومن الوصايا أيضا هذا حال العلماء وهذا حال سلفنا يقول يقول يقول ابن سيرين أيضا رحمه الله إن الناس لم يكونوا يسألون عن الإسناد كما ذكرت بما ثبت عن ابن عباس وابن عمر وغيره من الصحابة نعم يقول فلما وقعت الفتنة قالوا شموا لنا رجالكم كلما جاءوا بخبر عن رسول الله أو بطرف علم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو قولا أو فعلاً أسندوه إلى رسول الله يقولون سموا لنا رجالكم أين الطريق الذي بهم به وصلتم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا كان حال الصحابة وحال التابعين نعم كانوا في أيامهم الأولى لم يسألون عن الإسلام ولكن لما وقعت الفتنة بدأوا ويسألون ويتثبتون هذا في القرن الأول يا عبد الله فما حالنا وما يجب علينا في هذه القرون المتأخرة التي درس فيها العلم والعياذ بالله ثم قال أيضا قال فينظرون إلى أهل السنة فيأخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يأخذون حديثهم هذا هو الدين وأما في زماننا كما ذكر يتكلم المتعالمون وصغار طلبة العلم في مسائل لا تنبغي إلا لكبار أهل العلم نعم والله ولذلك يتكلمون أيضا حتى فيما شجر بين الصحابة بل يحتجون بما كان من أحوال الصحابة وبعض أخطاء الصحابة رضي الله تعالى عنه التي أرادها الله عز وجل لحكمة فاجتهج فيها بعض الأصحاب وخالفهم فيها غيرهم من الصحابة ترى كثيرا من أهل زماننا يحتجون بهذه الأفعال يعتذرون عن أخطائهم وعن أخطاء شيوخهم، فلا والله للصحابة احترموا ولا نصوص الكتاب والسنة التزموا فأنا لهم, فأنا لهم أن يرفعوا دينا أو أن يقيموا دولة كما يزعمون هكذا كان سلفنا لا يقبلون إلا عن العلماء الربانيين في في في فيثقون بنقلهم نعم ويقبلون استنباطاتهم وتحليلاتهم أما حالنا فإنا لله وإنا إليه راجعون لذلك يقول رحمه الله ثم صار هذا أي هذه الدعوة إلى توحيد الله وإلى سنة المصطفى على فهم السلف صارت هذه من أغرب الأشياء ومن أغرب الدعوات بل كما كما ذكرنا يجعمون أن من دعا إلى الكتاب والسنة والصحابة إنما يريد تفريق الأمة وأنه من الدخلاء على هذه الأمة إذا دعا إلى التوحيد وتجريد الدين من الشركيات والبدع والضلالات رمته الناس عن قوس واحدة وعادوه وطردوه كما فعل كما فعل بإيماننا رحمه الله رحمة واسعة عندما كان في قومه وعشيرته وكان الشرك يعجه وكانت القبور تملأ القرى جميعا فدعا إلى هذه الدعوة وتجهيدها فعادوه بل وطردوه من قريته وشردوه شردوه عن أهله ووطنه فخرج مهادرا في سبيل الله حتى أيده الله تبارك وتعالى بالأمير محمد بن سعود وهذه العداوة لأهل الحق دائما وأبدا هكذا تراهم يفعلون بل هكذا حصل بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لذلك عاش هذا الأمر ورآه بأم عينيه، بل عانى منه كثيرا لذلك يقول رحمه الله ثم صار هذا أغرب الأشياء وصار العلم والفقه والبدع والضلالات هذا في زمانه فماذا نقول في هذا الزمان لذلك على طلاب العلم أن يحذروا من المعوقات التي تعوقهم عن العلم وأهله وما أكثرها أولها كثرة المتعالمين وكثرة الرؤوس والجهلاء وكثرة الزعماء التي نصبت في هذا الزمان وملأ الدنيا ملأوا وسائل الإعلام ملأوا الدنيا ووسائل الإعلام والمنابر وغيرها وكم يصرخون وكم يلمعون وكم يطبل لهم وكم يروج لهم ويريدون تقديمهم على العلماء الربانيين وهم الله الذين يضلون الناس عن الحق وعن دين الله جبارك وتعالى ويصدون الناس عن العلماء ويصفونهم بأوصاف لا تليق هكذا يريدون وهكذا يوجهون شباب الأمة كذلك من المعوقات عدم الرجوع إلى العلماء الربانيين وعدم الأخذ عنهم في حين أنهم هم الأمان للأمة كما ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام فكما كان هو الأمان للصحابة والصحابة هم الأمان للأمة فإن الصحابة قد ماتوا كما مات نبينا عليه الصلاة والسلام ولكن بقي ما ذكره النبي من الوراثة بقي ما بقي ما ذكره النبي من الورثة الذين يرثون علم النبي وما كان عليه الصحابة الكرام فهم النجوم في كل زمان والله لا يغيب عنهم زمان أبدا بل هم موجودون على مر العصور وعلى مر الدهور وفي مختلف البلاد والأمصار وهم الأمان للأمة لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين قائمين بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله أي ظاهرون على الناس هذا مصداق ما ذكره النبي في حديث النجوم لذلك ينبغي الرجوع إلى هؤلاء العلماء فالنجوم أمنة للسماء والنبي أمنة للصحابة والصحابة أمنة للأمة فإذا مات وذهب هؤلاء فقد, فقد بقي من ينههم فهم النجوم وهم الأمن والأمان إلى قيام الساعة كما ذكر وهذا مقتضى الجمع بين هذه النصوص فالعلماء الربانيون هم الذين يقومون مقام الصحابة بل مقام النبي في الصحابة أيضا مصداقا لقول نبينا ووصف نبينا عليه الصلاة والسلام أنهم الوراث ورثة النبي عليه الصلاة والسلام لذلك هم الأمان من الفتنة وما من فتنة ولا محنة إلا ويجليها كان في الأول نبينا لذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يطمئن الصحابة أنكم لا تأتي ك... لعجب الخوف أنه إذا ظهر فيهم الدجال والدجال أعظم فتنة في هذه الدنيا إلى قيام الساعة قال أنا كثير فإنه الأمان من أعظم الفتن وهكذا كان الصحابة وهكذا العلماء في كل جمال هم الذين يكشفون الفكرة ويبينون للناس ما يجب عليهم في كل فترة ومعلوم كما ذكرنا وكما هو مقتضى النصوص أن العلماء باقون فالنوازل والأمان من الفتن كما كان في نبينا ثم صار إلى الصحابة في فكذلك هو في العلماء ولكن على ما ذكرنا من الأوصار العلماء الورثة العلماء الربانيون هم الذين يتولون أمر الأزمات وأمر الفتن والنوازل واتباع هذا المنهج ومماثلة الصحابة دائما وأبدا هو والله الأمان في الفتن، فأي جعوة لا تقوم على منهج الصحابة لا خير فيها وأهل الفدع دائما دراهم نؤددونا ويدورون حول إسقاط مذهب الصحابة وفهم الصحابة فيجعمون أن أفهامهم لهذا الزمان أصلح من أفهام الصحابة هكذا يجعمون قبحهم الله يقول عبد الله بن مشعود لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أصحاب رسول الله وعن أكابرهم والمراجم الأكابر يا عبد الله أكابر أهل العلم أي ممن, ممن كبروا وأكثروا من الأخذ من ميراث رسول الله وعن الصحابة الكرام ويقول أيضا لا يزال الناس بخير ما أخذ العلم عن أكابرهم الذين قضوا وقتا طويلا الذين قضوا وقتا طويلا في طلب العلم وفي الرحلة إلى العلم والجلوس عند العلماء ثم يقول رحمه الله وعن, وعن أمنائهم أيضا وعن علمائهم أيضا فإذا أخذوه عن صغارهم وشرار وشرارهم هلكوا قال رجل لخالد بن الوليد يا أبا سليمان وكان في بلاد الشام في أول أيام ذهابهم في فتوح بلاد الشام وغيرها فقال له يا أبا سليمان اتق الله فإن الفتن قد ظهرت أي أنهم رأوا كثيرا من الفتن في بلاد الشام فيقول لهم ادخل الله في المسلمين الذين معك من الجند وغيره فماذا قال خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه قال ويحكا أماو والله وابن الخطاب حي فلا الله أكبر قال ما دام عمر بن الخطاب حيا فلا نخشى شيئا من الفتن لما؟ لأن عمر لا شك كما ذكر النبي ومن أكابر الصحابة أولا ومن الخلفاء الراشدين ومن من عصمهم الله جل وعلا بل كلهم قد سمع عن رسول الله أن عمر هو الباب بين الأمة وبين الفتن فما زال عمر حيا فلا يخافون فتنة أبدا لأنه الأمان هكذا يا عبد الله ويقول أبو مسلم الخولاني رضي الله تعالى عنه ورحمه يقول مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء إذا بدت لهم اهتدوا وإذا خفيت عليهم تحيروا هذا منهج الأكابر والأكارم رضي الله تعالى عن الاعتصام بأكابرهم من أصحاب رسول الله ثم من بعدهم من العلماء على الرغم من أنهم والله كلهم كانوا من الأكابر فكل منهم كان كبيرا في نفسه لا شك ولكنهم يفضلون من سبقهم كما بين لهم رسولنا عليه الصلاة والسلام ويرجعون إليهم في النوازل في غلفتن لا يعتدون بأنفسهم مع أنهم صحابة كرام مع أنهم أكابروا وعظماء ولكن يرجعون إلى من كبر عنهم في باب العلم وباب الأخل عن رسول الله عند الفتن والنوازل لا يعتدون بآرائهم ولا يعتدون منزلتهم. فالخيرية في الأمة والدعوة إلى دين الله إنما تبقى بأسبابها وهذا والله أعظم أسبابها يقول ابن بطال رحمه الله وأشار إلى ما جاء في حديث لا يزال لا يزال الناس بخير ما تفاضلوا فإلا تساووا هلكوا يقول رحمه الله يعني لا يزالون بخير ما كان فيهم أهل فضل وصلاة وخوف من الله تعالى يلجأ إليهم عند الشدائد ويستشفى بآرائهم ويتبرك بدعائهم ويؤخذ بتقويمهم وآثارهم ويقول الطحاوي معلق الرحمه الله يقول وذلك لأن الناس لا يتساوون في العلم لأن درج درج العلم تتفاوت وكما قال الله وفوق كل ذي علم علي وإنما يتساوون يقول رحمه الله إذا كانوا جهالا الجهال يتساوه لا شكا في الغرور والاغترار وفي الاعتداد وسوء الفهر والعلم إنما يفقد بفقد العلماء فالعلماء الربانيون الأكابر هم الذين قضوا أعمارهم طلبا وتعلما وتأدبا في مجالس أكابر زمانهم وهم ورثة الأنبياء في الأخذ والتلقي ثم في البيان والأداء وترتيب الأولويات فيبدأون بالعقائد وهذا شعارهم وهذه أعظم علاماتهم يبدأون بالعقائد ثم العبادات ثم الأخلاق والسلوك يبدأون بالصغار العلم قبل كبارها وهم الذين يسعون في الأمة دعوة وبيانا ونصحا لا يريدون والله إمامة ولا زعامة ولا جانبات ولا أتباعا وهم الذين يزلعون بالحق ولا فلا يكتمونه كما جاءت في نصوص الآيات التي ذكرها المصنف في أول هذا آل الأصل ويحذرون من أهل البدع والاهواء والأخطاء نصح لدين الله تبارك وتعالى وهم الذين يذبون عن دين الله وعن سنة رسول الله وعن الصحابة الكرام هذا أول أمرهم ثم يذبون عن العلماء الربانيين لا يتعصبون إلا للحق ولا ينتسبون إلا للكتاب والسنة وسلف الأمة ولا يربطون الناس بأشخاص ولا بأعيان ولا ينتسبون إلى بجعة ولا أولي أحد ممن اشتهر ولو اشتهر بشيء من العلم والفضل أو الجهاد والتعبد وغير ذلك هؤلاء هم الراسقون في العلم والإيمان الثابتون في الدين عند النوازل لا يتلونون لا يتبدلون لا يتغيرون تراهم قبل الفتنة وبعدها على فتوى واحدة وعلى أمر واحد وعلى دعوة واحدة فالرجوع إليهم من أوجب الواجبات بل هو مقتضى نصوص الكتاب والسنة نعم وهم الأكابر والأخذ عنهم من أوجب الواجبات وتوقيرهم والتأذب بآدالهم أمر لا بد منه ذكر شيفنا عبد المحسن العباد حفظه الله وهو والله كما نحسبه من العلماء الربانيين على منهاج صحيح نحسبه كذلك عندما زار الإمامنا الألباني المدينة بعد انقطاع دامت سنوات طويلة منع من الدخول إلى المملكة رحمة الله عليه خصنا وخصت درس يومئذ كله لهذا الإمام الجليل رحمه الله أعني الألباني قال طول كتاب وكنا نقرأ معه في مرحلة الماجستير في السنة المنهجية كنا نقرأ معه في شفاء العليل فلما دخل سأل أولاً قال سمعت أن البالحة وصل الإمام الألباني إلى المدينة فأجبته بالإيجاب قلت نعم وقد التقينا به رحمة الله عليه ثم قال رحمه الله طول كتاب نعم هكذا قال للفصل كله فأغلقنا الكتب وخص الدرس كله ساعة كاملة فيه في المدح والثناء وفي حث الإخوان جميعا والطلاب جميعا أن يستغلوا فرصة وجود الإمام الألباني في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن ينهلوا من علمه وأن يلازموا مجالسه وأن يتتبعوه من مجلس لآخر وأن يستفيدوا منه فقال وكان مما قاله رحمه الله قال إن الإمام الألباني في زماننا وأيامنا كالإمان أحمد في زمنه قال فكان الناس في زمن أحمد يقولون من يتكلم في بالإيمان أحمد فهو كذا وكذا أي أنه مطعون في دينه ولا يعتد بشيء مما هو عليه سواء من حيث الأعمال أو من حيث العلم والدعوة والدرا والرواية في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم قال وهكذا في كل زمان. يطعن في من يتكلم في الأئمة المعروفين الذين علفوا بصحة المنهاج وصحة الاعتقاد ثم قال حفظه الله يعني الشيخ عبد المحسن هكذا نقول في زماننا من تكلم في الإمام الألباني فيجب أن ينظر في عقيدته أولا وفي دينه فهو إنما منحرف في باب الاعتقاد وإنما ضال مبتدع في باب العبادات أي على الطرق الصوفية لأنه كما قال كما قال حفظه الله لا يعادل البانيء إلا رجل كذلك أي إلا رجل على سوء وعلى وعلى اختلال في باب العقيدة أو في باب العبادة لله مبارك وتعالى أي أنه إما أنه على مذهب مذهب الاعتقاد في البدع والأهواء أو أنه على طرق بدعية في عبادة الله جل وعلا يقول, يقول أيضا لأن الألباني عليه رحمة الله قد ثبت على هذه الجادة وثبت على الحق نعم هكذا قال رحمه الله وهكذا قال عنه رحمه الله عليه ووالله سمعت مثل ذلك أيضا عن شيخنا عن شيخنا وإيماننا حماد بن محمد الأنصاري عندما كان راكبا معي قال لقد سمعت أن الألباني قد وصل قلت نعم شيخنا قد وصل قال أين هو قلت أظنه وما يغلب على ظني كما ذكر لنا البارحة إنه في المكتبة قال خذني إليه قلت نعم آخذك إليه فأخذته إليه ثم لما التقى يا طال بينهما العنام قال بينهما العناق ثم جلسا يتحادثان ويتجلأ إهذباني أطراف الحديث ثم لما خرجنا قال لي هل تعرف يا فلان قلت ماذا يا شيخنا؟ قال إن هذا الرجل لا يحبه أحد أبدا إلا من سلمه الله عز وجل في عقيدته ومنهاجه قلت نعم قال أتعرف لماذا؟ قلت لا لأني أريد أن أسعى منه رحمة الله عليهم جميعا قال لأن هذا الرجل أعني الألباني رحمة الله عليه قال لأنه قد نصب نفسه وعمره في الذب عن دين الله تبارك وتعالى في تصفية العقائد أولى وتصفية العبادات وطرق وطرق عبادة الله أي المذاهب الفقهية ثانية قال وعامة المسلمين اليوم إما على انحراف في باب الاعتقاد وإما على انحراف في باب المذاهب لذلك يرمونه عن قوس واحدة لا يحبونه إلا ما لا يحبه إلا من وفقه الله عز وجل فكان صحيحا وكان على الصواب في اعتقاده وعلى الصواب في منهبه في باب العبادة وغيرها هكذا رأينا الشيوخ يعظم بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا ويدعو بعضهم لبعض رحمة الله عليه مجمعين وأذكر أنه قد جمعني مجلس بأحد هؤلاء الرؤوس التي, التي رؤوسهم فارغة من كل علم وفضل وكان في ذلك الوقت لا يبلغ نحو من عشرين أو ثلاثة وعشرين عاما ولكنه كان رأسا في طائفته ورأسا في جماعته الحزبية قبحهم الله فقال لقد زرت في الصيف الماضي دخلت إلى بلاد الشام ثم التقيت بالألباني فقال له الناس في ذلك المجلس وكيف وجدت الألباني يا فلان قال ليتني لم أره ليتني اكتفيت بالسماع عنه ما وجدته شيئا ما وجدته شيئا هذا هو الفرق بين هؤلاء الذين فارغت رؤوسهم وبين أمثال علمائنا عبد المحسن العباد والشيخ حمد بن محمد الأنصاري رحمة الله عليهم هكذا أهل الفراغ والعياذ بالله وكما قيل قديما نعم الأسنابل تنحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخ هذه والله أو هذا البيت ينطبق على دعاة أهل البدع والأهواء من امتلأت رؤوسهم وقلوبهم بالعلم والفضل تراهم هكذا يمنعا هكذا يخضعون يخضع بعضهم لبعض يتواضع بعضهم لبعض ملء السنابل تنحني بتواضع والفارغات رؤوسهم نشوامخ تعلم يا عبد الله وتدبر يا عبد الله وانظروا كما كما اوصانا ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ومن المعوقات وهي كثيرة جدا أيضاً فساد النية فترى ذاك, ذاك والعياذ بالله يطلب العلم ولا يريد التفقه والمجاة وإعلاء كلمة الله بل يريد الشهرة والتصدر أو الجاه والمنصب أو غير ذلك من حبوض الدنيا نعم وتجده يتكلم بالمسائل قبل تجبرها وقبل فهمها وقبل النظر فيها وقبل مراجعتها حتى بينه وبين نفسه فضلا عن أن يعرضها على العلماء أو, أو, أو أن يعرضها على القواعد والأصول والثوابت في دين الله نعم هكذا يريد لأنه يريد أن يتصدر والعياذ بالله يقول عمر بن الخطاب تفقه قبل أن تسود. أما من كانت له السيادة قبل العلم والفقه فتراه والعياذ بالله يتخبط كثيرا وأذكر من وصايا شيخنا وقد وفقنا الله لالتزامها وأدعو جميع إخواني لالتزامها قال في زيارة لما درناه في بلاده وفي بيته في الشام قال إياكم يا طلاب العلم إياكم يا أبنائي أن تكتبوا أو تؤلفوا قبل سن الأربعين قلنا ذلك يا شيخنا قال لأني رأيت كثيرا من الشباب في هذه الأيام يحبون أن يؤلفوا يحبون التصدر بالتأليف والكتابة وأحمد الله تبارك وتعالى أن وفقنا والتزمنا بوصيته فلم يكتب شيئا حتى قبل. حتى بعد حتى بعد الخمسين عاما عملا بوصيته رحمة الله عليه يقول أبوه ريرة رضي الله تعالى عنه حتى نتنبها إلى عور الفساد الفساد الميتي في طلب العلم يقول إن أول أول الناس يقضى يوم القيامة عليه نعم تجبر يا عبد الله أول من يقضى عليه يوم الضيارة من الناس من هو؟ نعم يقول رجل تعلم العلم وتعلم القرآن وقرأ القرآن فيؤتى فيعرفه الله تبارك وتعالى نعمته عليه ثم يقال له فما عملت فيها يا عبد الله فيقول تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن فيقال له كذبت ولكن تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل أي قد قيل لك ذلك في الدنيا ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار يوم القيامة هكذا ذكر نبينا رضا عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة ثم ذكر بعد ذلك الذي يتصدق بالأموال وذكر أيضا الذي يجاهد في سبيل الله وهؤلاء الثلاثة هم أول من يلقون في نار جهنم يوم القيامة يا عبد الله أعمال جليلات جهاد في سبيل الله تصدق بالأموال وبناء في الصدقات وكذلك تعلم للعلم والقرآن وتعليمه ولكن لما كان لغير الله كانوا أول من تسعر بهم النار يوم الغيامة ومن المعوقات أيضا التفريط في حضور مجالس أهل العلم خاصة للكبار منهم فعلى طلاب العلم المسارعة إلى حضور المجالس سواء كانوا في بلادهم أو جائرين لهم أو في مواسم الحج والعمرة وغيرها وأن يستغلوا تلك الرحلات ويجتمعوا بالعلماء لأن القضية ليست في أخذ العلم وليس وليس في التكثر من مسائل العلم بل التأدب بآداب العلماء الربانيين هذا الإمام أحمد رحمه رحمه الله يذكر الذين كان يدعو لهم في كل ليلة سأله وحد أولاده قال يا أبتاه من الذين تذكرهم في دعائك بأسمائهم أراك تذكره ناشا فقال أما الذين أذكرهم في كل ليلة بل ربما في كل دعاء فذكر رحمه الله بعضا منهم وذكر منهم الإمام الشافعي رحمة الله عليهم جميعا هذا أجب منه ورأى منه رحمه الله وبر بأهل العلم وتواضع لله تعالى ثم للعلم وأهله وإلا فاحمد والله ليس بالقليل في العلم وليس بالقليل في الفضل ولكن هكذا تربوا وهكذا أخذوا وهكذا فعلوا فرفعهم الله تبارك وتعالى واشمع إلى ما كان عليه الإمام أبو يوسف رحمه الله بعد أن التقى بالإمام أبي حنيفة وطلب عليه العلم ولازمه وكان بين بيت أبي يوسف وبين بيت الإمام أبي حنيفة نحوا من عشرة أو سبعة بيوت بيوت بين البيتين فكان أبو يوسف رحمه الله إذا جلس في بيته ليس في حضرة أبي حنيفة أبو حنيفة في بيته وأبو يوسف في بيته كان لا يمد رجليه أبدا إلى جهة بيتي أبي حنيفة رحمة الله عليهما جميعا ولما سئل عن ذلك قال أنا لي أن أمد رجلي إلى جهة بيت الإمام الذي تعلمت منه هذا هو التواضع وهذا هو الأدب والبر وهذا هو حفظ الحق للعلم وأهله واعلم يا عبد الله يا طالب العلم أن من معوقات أيضا عدم العمل بالعلم والعمل بالعلم أمر لا بد منه كما ذكرنا وبيننا وكما بين ربنا في الآيات العظيمات لأن العمل زكاة العلم ونمائه فمن أراد زيادة علمه وحفظه وقبل ذلك الثواب من الله جل وعلا والمكانة والقرب والذنو من الله جل وعلا فعليه بعد العلم بالعمل يقول علي رضي الله تعالى عنه هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل ثم إن العلم الشرعي إنما يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى ومرضاته جل وعلا وهو طريق الجنة فلا بد من العمل بعد العلم أيضا كما قال القائل رحمه الله وعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عباد الوثن يريد بذلك الإشارة إلى من ذكرنا كما جاء في حديث آلي هريرة رضي الله عنه ومن المعوقات أيضا الحياء فبعض الشباب أو بعض الناس يستحي من حضور مجالس العلم أو يستحي من سؤال المشايخ يستحي إما لكبر في سنه أو لكبر في شرفه وجاهه ومنصبه فتراه حدى لو أنه أراد سؤالا فإنه, فإنه يطلب من غيره ليسأل يمنعه الحياء من الحضور ومن السؤال والحياء من أعظم المعوقات كما سمعنا من مشايخنا يمنعه يمنعه الحياء من الحضور مع صغار طلاب العلم وبعضهم يقول اكتفي بسماع الأشرطة ثم لعله يتكاسل فلا يسمعها. وكما قيل العين مغرفة الكلام نعم إذا كانت عيناك إلى من يتحدث وأنك تسمعه فأبشر إن وفق الله تبارك وتعالى بالتلقي أما إذا صرفت العينين وكتفيت بسماع الأشرطة لا شك أنه يفوتك من العلم كثيرا هكذا يتكاسلون يتكاسلون بعد ذلك حتى عن سماع الأشرطة كل ذلك حياء وخجل عن مخالطة الطلاب المتعلمين أو ترصعا وحفظا لجاه نفسه ولا شك أن هذا من أعظم المعوقات ومن المعوقات أيضا الحسد والعياذ بالله وما أكثره يا عبد الله بين طلاب العلم بل تراه يتلون في قلوب كثير من الطلاب ولا يعتد به بل لا يتنبه له صاحبه أبدا بل تراه مبرر على أنه لون مما يجب عليه في دين الله إما ولاء وإما براء وإما أمرا بالمعروف أو لهيا عن المنكر وما حامله على ذلك والعياذ بالله إلا الحسد, الحسد نسأل الله أن يعافينا لذلك كان أهل العلم قديما لا يأخذون كلام الأقران بسبب ما يقع بينهم أحيانا من الحسد لذلك ينبغي الحذر منه وعلى طالب العلم حتى يتثبت من نفسه ويبرئ نفسه من الحسد ينبغي عليه أن يفرح وأن يغتبط إذا رأى أن غيره قد تعلم وقد علم أو قد بلغ مبلغا من العلم يجب عليه أن يفرح أو إن رأى أنه قد حفظ أكثر منه بل يجب عليه أن يقتدي به أيضا وأن يحمل نفسه على الوصول إلى ما وصل إليه ومن علامات الحسد كما ذكروا أيضا أأجوا من علامات الحسد الفرح بخطأ القرين إذا كنت ممن يفرح إذا أخطأ أخوك في طلب العلم فترى في قلبك شيئاً من الغبضة شيئاً من الفرح والسرور على أنه قد أخطأ وزل اعلم بأن في قلبك شيئاً من هذا المرض أو ربما فيه الكثير من هذا المرض وأيضاً تراه يفرح إذا تغيب لعذر أو غيره عن مجلس العلم أو شغلته بعض المشاغل تراه يجد لذة وسروراً وفرحاً في قلبه والعياذ بالله نعم أو, أو, أو إذا انشغل عن الطلب بأي سبب من الأسباب كذلك لو تكلم في قرينه لو طعن فيه طاعن أو انتقده منتقد تراه والعياذ بالله يجد لذة في قلبه وتراه يشكت ولا يذب عنه بل يريد أن يسمع المزيد من هذا الطعن والمزيد من هذا القول من ذلك الناقد والطاعن بل قد يكون الكلام الذي قيل والله ليس فيه فمن وجد في نفسه شيئا من ذلك من ذلك الاستعلاء أو من ذلك الفرح والعياذ بالله لما أصاب قريره وذم به عليه فعليه أن يعالج نفسه فإنه مبتلاً بداء الحسد والحسد مهلك لصاحبه لا محالة هذا وعد الله وهذا مما رأيناه في باب القضاء والقدر وفي الباب القدري عن ربنا تبارك وتعالى فإن الحاسدون لا يستمرون طويلا بل والله لا يبقون بل تراهم فيما فيما بعد ذلك ينحرفون وينصرفون عن العلم وأهله نعم الحسد مهلك لصاحبه اولا ماحق للدين ماحق للأجر والثواب كما قال الشاعر رحمه الله لله در الحسد ما اعدله بدا بصاحبه فقتله هذا رأيناه في كثير من الحساد بل والله وقرأناه في كثير من سير الحساد في بين طلاب العلم وأهله ومن المعوقات أيضا التعجل وعدم الصبر وهذا كثير جدا لا يصبر على طلب العلم ولا يصبر على الاستمرار في العلم فتراه بعد فجرة يقول منذ سنة أو منذ سنتين ونحن ما زلنا ندرس هذا الكتاب لم ننتهي من هذا الكتاب لم نفرغ من هذا الكتاب لم نختم هذا الكتاب ليس الشأن أن تختم كتابا يا عبد الله. ليس الشأن أن تختم علما يا عبد الله وإنما الشأن أن تصبر عند العلماء وأن تجلس في مجالس العلماء أو تراه أحيانا يقول ويزعم إن شيخنا هذا يتغيب كثيرا ثم بعد ذلك يجد مبررا لنفسه يجد المبررا لنفسه والعياذ بالله بالانصراف عن العلم أو عن ذاك الشيء يعذر نفسه ولا يعذر شيء. مسكين والله هذا هذه كلها مبررات وأذكر في هذا أنني قد عشت حينا من عمري في مدينة رسول الله أطلب العلم ولا أعلم والله أني قرأت مع شيوخي كتابا من أوله إلى آخره إلا ما كان في كتاب فتح المجيد أو في كتاب القواعد المثلاء أو في كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن سيمية رحمه الله أما بقية الكتب وما أكثر ما قرأناه على المشايخ بدأنا ولم ننتهي يا عبد الله. فليس الشأن إياك أن يغرر بك الشيطان فتراك تريد أو تراه يحبب إلى نفسك أنني فرغت من كتاب كذا وكذا وكذا لا أعدد ما قرأتا انتهيت منها أو لم تنتهي واعتد بما تقرأ وتسمع من شيخك ولا تلتفت إلى الفراغ أو إلى الانتهاء من الكتاب وكم من إخواننا انصرفوا عن الشيوخ لأنهم كما يزعمون يبدأون بالكتب الكبيرة ولا ننتهي منها ماذا تريد بالانتهاء من الكتاب ففي كل يوم تزداد علما أو تزداد أدبا من آداب شيخك يا عبد الله هذه كلها والله من المبررات وأما في هذا الزمان فقد وجد ما يشغل بأكثر من ذلك أيضا وجد ما يصد عن الطلب عن طلب العلم والجلوس عند العلماء أعني بذلك هذا الكمبيوتر وذاك الانترنت وذاك البالتو أو غيره من الأسماء, من الأسماء التي تعرفونها فترى كثيرا من الطلاب والشباب يجلسون الساعات الطوال أمامها تشغلهم عن طلب العلم بل والله ربما أشغلتهم عن الواجبات عن الواجبات لله جل وعلا أو عن بر الوالدين وغيرها يجلسون أمام هذه الأصنام يتتبعون الأخطاء وكما ذكرت قبل قليل إن تتبع الأخطاء وإن الفرح بالأخطاء وإن نشر الأخطاء من أثر مرض في القلب يا عبد الله فإياك وذاك نعم يسللهم عن طلب العلم يتتبعون الأخطاء وينظرون في القيل والقال ماذا رد فلان على فلان ماذا قال فلان على فلان ماذا علق الناظرون في هذه الأجهزة ينظر إلى تعليقات الخلق والعباد وربما كان كثير منهم أو جلهم من الشفهاء من لا يعتد بهم في باب العلم ينظرون في القيل والقال وترهات المسائل وغيرها ممن ما والله لا تزيدهم علما ولا تزيدهم أدبا ولا فضلا فالواجب على الطلاب أن يكونوا كما كان السلف رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهم ورحمهم جميعا يثنون الركب في مجالس العلم ومجالس أهل العلم وخاصة الكبار منهم ويشتغلون بما ينفعهم في دينهم ودنياهم ويتشغلون عن القيل والقال وكثرة السؤال وعن كل ما يعين وعن كل ما لا يعينهم على العلم أو يصدهم عن ذلك إحسان لislانهم وإحسان لإيمانهم وإحسان لدينهم وطلب العلم فأي والتعجل يا عبدالله فإنه كما قيل قديما في باب القواعد وغيرها من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه ثم تدبر في من حولك من الجماعات والأحزاب فتجد أن أحدهم يبقى عشرين عاما أو نحوا من ذلك ملازما لتلك الجماعة ولجمعيات تلك الجماعات ومجالس تلك الجماعات وممتديات تلك الجماعات ثم تراه على الرغم من السنون الطوال أجهل من بعير أهله ولا يحسن إلا القيل والقال والسياسة والتنظيم والنقد والتجريح عالم بأمور الدنيا كما قيل جاهل بأمور الدين والآخرة بل لا يحسن ولا يفرق بين الأركان والشروط إذا قلت له ما الفرق بين الركن وبين الشرق قالها الركن شرط والشرط ركن هذا إن أجابك وإلا والله فلا يستطيع جوابا ولا يتمكن جوابا فيما بين الركن والشرط فضلا عن الواجبات وغيرها في المسائل والمهمات وأما أنت فإذا علمت أصول الدين وفروعه والمتابعة وكمالها والمماثلة للصحابة وآجابها فإنك والله يا عبد الله على خير عظيم فاحفظوا رحمني الله وإياكم عني هذه الأصول الثلاث فإن من علمها وأقر بها والتزمها ثم عمل بها وجعى إليها فهو على خير عظيم توحيد الله تبارك وتعالى متابعة نبينا عليه الصلاة والسلام ثم مماثلة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهذا والله لا سبيل له إلا ما ذكرنا من العلماء الربانيين ولا تجده إلا عند قلة قليلة من العلماء من العلماء الذين تتطابق عليهم الأوصاف التي جاءت في الكتاب والسنة وكما ذكرت في أول ما ذكرت فإن هؤلاء العلماء الذين هذه أوصافهم وهذه دعوتهم هم الذين يدلوننا على تلك الأصول الثلاثة فإننا في الأصل الرابع فالأصل الرابع يا عبد الله الوسيلة والطريقة والمنهاج والآلية لتحقيق الأصول الثلاثة التي ذكرنا وما هي الثلاثة حق الله تبارك وتعالى حق الرسول والصحابة رضي الله تعالى عنهم وصلى الله وسلم عليه حق العلماء لا سبيل لك إلى معرفة هذه الأصول ومعرفة هذه الغايات إلا طريق العلماء بهذا الأصل الرابع ولله در شيخنا رحمة الله عليه رحمةً واسعة فالعلماء نعم هم الطريق إلى هذه الأصول والأصول أيضا هم الطريق والتمييز بين العلماء وبين المتعالمين وبهذا يتحقق عندك يا عبد الله أن دين الله تبارك وتعالى وأن الدين الحق تتساوى فيه الغايات وتتساوى فيه الوسائل بل وتتطابق تطابقا كاملا ديننا غاياتها وسائلها على تطابق وعلى وجه واحد فما يقال في الغايات يقال في الوسائل فالأصول الثلاث أعني الكتاب والسنة والصحابة هم الطريق إلى معرفة العلماء والعلماء هم الطريق إلى معرفة ما يجب عليك في حق الله وحق الرسول والصحابة والحكام هكذا التطابق بين الغايات وبين الوسائل يا عبد الله لا نصل إلى ذلك بشيء من العقول ولا نستقل بشيء من الأفهام ولا بالقيل والقال ولا بالاستنباط ولا بالاجتهاد فمعرفة العلماء حكر والله على نصوص الكتاب ونصوص السنة والأوصاف التي جاءت وكذلك عن الصحابة الكرام ثم هؤلاء العلماء الذين تتطابق عليهم تلك الأوصاف في هذه الغايات هم السبيل إلى معرفة إلى معرفة جقائق المسائل في حق الله وحق رسول الله وحق الصحابة الكرام وحق الحكام والصراطين والأمراء هذا كما ذكر علماء أن باب الغايات والوسائل واحد في دين الله وهذا أيضا مما تميز به بين العلماء وبين الدعوات والجماعات جميع أهل البدع والاهواء يقولون عقيدتنا كذا غايتنا كذا ومنهجنا كذا فتراهم يقولون عن بعض جمع زعمائهم أنه سلفي صني في باب الاعتقاد ولكن منهجه كذا لا والله لا تفريق بين الغايات وبين المناهج والوسائل أبدا دعوة العلماء الربانيين أن الغايات والوسائل بابها واحد وهكذا دين الله تبارك وتعالى الغايات والوسائل بابها واحد فما كان على التوقيف في باب الغايات فهو على التوقيف في باب وسائله وما كان واجبا في باب الغايات كان واجبا في باب وسائله وما كان على المنع في باب الغايات فهو على المنع في بيان وسائله وما كان على الإباحة في باب غاياته كان على الاباحه في باب وسائله صلى الله وسلم على نبينا محمد ونسأل الله جبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى معرفة هذه الأصول وظبط هذه الاوصاف وان تثبتنا عليها اللهم يا ولي الاسلام واهله ثبتنا عليه حتى نلقاك اللهم يا ولي الاسلام واهله ثبتنا عليه حتى نلقاك اللهم يا ولي الاسلام واهله ثبتنا عليه حتى نلقاك صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه وسلم لا خلاص في شيء انا والله يا استريح استريح استريح لا هزوا صخم لا هذا حار بس هذا لا يا بس انثره بره وديت وين وديت الكوب ليه ما خليتوه هنا ما شاء الله عنده عود ان نرجو مناوله صوت الشيخ ان نرضى وجه الطيب امين ان الله يزال الخير والقرب علينا الله يجزاكم الخير امين هذا نرجو نقول رحيله رؤيا في المنام عطيك تشرب تشرب الا ما في سكر الحمد لله ان في سكر ولا كان خلصتوه علي <تصفيق> قال يقول رأيت رؤية في رأيت خمنان رأيت منزلاً جميلاً حوله أشجار أخضر جميل قلت أشجار أخضر جميل قلت لي المنزل قال هذا منزل الشيخ عبد المحسن عباد حبيضه الله حول المنزل وحضرت من فيها الصياد أسماك وكان يخفز أسماك كبيرة الحزمي مغد السيران شائخنا ومشايخنا وأن يرزقنا اللي حاق بهم والاجتماع بهم تحت لواء نبينا والصحابة رضي الله تعالى عنهم يا إخوان والله يبان رأينا يعني مثله في تعظيم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتعظيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي التزهد عن التطلع إلى شيء من أمور الدنيا وقد ذكرت لكثير من إخواني أنه كان رئيسا للجامعة الإسلامية ومنذ السنة الأولى بعد أن كلفه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بالرئاسة بعده كان يكتب يتعذر من مواصلة الرئاسة والله لا يريد رئاسة ولا يريد زعامة ولا يريد إمامة أبدا وأحب شيء إليه أن يشتغل في التعليم والتعلم رضي الله تعالى عنه ونفع الله تبارك وتعالى به وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في علمه وعمله وعقبه وولده أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أبناءهم كلهم من طلاب العلم ويسلكون مسلكه من بعده وأن يرزق طلابه أيضا أن يعرفوا حقه فإنه والله ما علمنا منه إلا كل خير يدعو إلى السنة المحضة وإلى الطريقة السنية السلفية بتواضع جم وأدب كبير نحن على طلابه ويعتني بهم دائما وأبداً، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله والله خيرا مما, مما نظن به، وأن يغفر لنا وله، وأن يغفر لنا وله، وأن يحشرنا وإياكم جميعا وإياه تحت لواء نبينا عليه الصلاة والسلام، وتفسيرها واضح، مثل الله جل وعلا أن تكون من المبشرات. الله يوفقنا وإياكم هذه المرأة تقول إنني أم لثلاث صغار أصغرهم أمره عام وإني الآن حامل وقد أصلت بمرض في أسناني جراء الولادات المتتالية وهذا الحمل حسب أقوال الطبيبة سيضائف المرض فهل لي أن أقوم بعملية إجهاره عليني أني في الشهر الثاني أو الثالث من الحمل وجزاكم الله خيراً. مدي والله خير. وش المرض؟ ما هو المرض في الأسرة؟ وش علاقة الحمل بالأسنام؟ ما أدري. كثيراً يزعل من زرع الهدى. أقول إن أنا أعرف كثير من الرجال والنساء ما عندهم أسرة. واليوم الطب البديل خلاه يركبون شيء. أجمل من أسنانهم لكن كلها تركي فوالله الذي أنصح نفسي وأنصحك به إياك والإجهار فإنه الوأد الخفي لا شك وانت روحي واش عرفت أن هذا المولود اللي في بطنك يكون باب خير لك ها, ها ويكون طالب علم لا والله يعني الأصل أن نعتني بالأولاد نعتني بالبنات نعتني بالحمل الأسنان الحمد لله البديل في الأسنان سهل البديل في الأسنان ها سهل وبعدين نبشرة أيضا أن هذه الأسنان التي تركب لا يجيها السوس لا يجيها الوجع لا يجيها العوار ولا شيء هذه أمر تقول لقد نتقدر حديثا في اسم النقار حديثا وعلى حديثة على طلب العلم الشاري إلا أن لسنا متزوجين لذلك أنا كثيرة الخروج غير محرم طلب للعلم ما يعاجل تقريبا الخروج كل يوم وذلك بمسافة طويلة من المنزل هذا الخروج جاهز وما حكم التنقل بلا محرم بلا محرم هذه حاجة في ما حاجة الناس إذا كنت تأمني والدنيا أمام أم ما يتعرض لشحذ ولا شيء في الطريق. ما في معنى ما في مانع. تخرجين بالاداب، بالحجاب الشرعي. خرجت مع ناس من من أهل البيت. الحمد لله. أو مع بعض الأخوات. لكن ما في معنى ما في مانع. نعم. هذه سيدة أخرى تقول أنا فتاة متقبل رص الطلب الأسماء. وأنا الآن أقوم آخر سنة. آخر سنة. فهالي سنة لي عبارة عن تربص في مستشعى عام عن؟ عن تربص تربص يعني شو؟ يعني تقوم بتربص المدة السنة في المستشعى عبارة عن تطبيق تطبيق الإنسان يسمونه تربص؟ نعم وهو شرط للتخرجين علما بأن كل المدارس والجامعات والمستشفيات في تونس مختلطة والله المستعان وأنا أريد فتح عيادة خاصة للنساء والأطفال وهو أمر نادر الحدوث في تونس، فمرأى الفرق لدي. زين، ودراستك في الكلية ما مختلط مختلاط؟ ها؟ يعني أنت إذا طرقت براصنا ما انطقت؟ إيه، دراستها في الكلية اختلاط، ودرا ودراسة وتربصها في المستشفى أيضا اختلاط، وش الفرق؟ بين الاختلاط في الدراسة والاختلاط في في التربص أو في التربية العملية كما يقولوا لا انتimal في شيء إذا ربنا عز وجل عصامك من الفتن ها وربنا عز وجل رزقك يعني اللباس والحشمة الشرعية وما شوفت في نفسك ميل إلى الفتنة أو خوف من الوقوع في الفتن وإذا تستعينين بعد الله جل وعلا بغض البصر أو بالزواج مثلا تزوجه وزوجه يوديك وزوجه يجيبك نعم الله يرزكك الزوج الصالح لكن كم للدراسة والاختلاق حياتنا كلها يا يبون أنا أعجب من كثير من الناس هكذا يدد أو خاصة إذا جاء في المرحلة الأخيرة من الدراسة بعضهم في الطيب بعضهم في الهندسة بعضهم في كذا في كذا يقولنا سنوات في الكلية الآن تدينت والآن أريد أن أترك الدراسة وأمي وأبوي غضبانين غضبانين وزعل. وزعلانين أنفقوا عليك الأموال وأن تدرس وتعبوا عليك وأن تدرس ويتطلعون إلى اليوم اللي تتخرج فيه وتتوظف وتعينهم على أمور الدنيا وتساعدهم ويصير ولدهم دكتور ولا طبيب والحمد لله يستريحون من أعباء وتكاليف الحياة الآن تبي تترك وتروح تشتغل شنو زراع ولا بواب عند المدارس وغيرها بحجة إنه الكل يختلف طيب الشارع اللي بتروح فيه ما هو ماختلاف راحتك في الشوارع وجيتك في الشوارع دخولك في الأسواق دخولك في المستشفيات ذهابك إلى الحج والعمرة ما هو مظاهر ما هو كل اختلاف الطواف حول الكعبة ما هو كل اختلاف اختلاط نعم، الاختلاط نعم يمنع إذا جاءت وصلت إلى مرحلة الفتنة نقول نعم اترك الأمر كله لأنه الحفاظ على الدين أولا من أي أمر وأي عمل وبعدا الاختلاط يعالج غض الله عز وجل أمرنا بغض البصر عند الاختلاط هذا مو معناه ما في اختلاط وإلا لماذا أمرنا بغض البصر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وكذلك وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهم لماذا لأنه في اختلاط وأيضا بشرك النبي صلى الله عليه وسلم أن النظرة الأولى تعفى عنها هذا كله دليل على أن الحياة فيها فيها اختلاق وستقع في النظرة الأولى رغما عنك لذلك غض البصر ولا تتبع النظرة النظرة هذا هو وإلا فالاختلاق في كل مكان بل أيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى المسجد عند دخولهم عند خروجهم أبد وإذا المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم والتفتوا وشافوه كل اختلاق لكن اتقوا الله ما استطعتم غض البصر تزوجوا ها تزوج وخلك في الكلية لكن كمل وكن عونا لأمك وأبيك وأسعد والديك والله تسوى الدنيا كلها كونك تدخل السرور على نفس والديك بالتخرج عمل والوظيفة الطيبة، ها؟ وخاصة إذا أيضا التقيت الله وتراقب الله عز وجل في عملك وترجم عند الله جل وعلا في عملك. لا الدنيا كل اختلاف. وبعدين نقول هذه اللي بتفتح العيادة. طيب فتحت عيادة حق الأسلان للأطفال وجاش طفله معها أبوه جايب ولده الصغير حتى تعالجينه. دخلين أبوه ولا تطردينه برا؟ لا ما يصلح يا بنتي. الدنيا كلها اختلاف. نعم جاءت الخشية، نعم نبتعد عنها قدر الاستطاع، لكن ثم أمور ومواطن ما في إلا الاختلاف، ما في إلا الاختلاف. لذلك اتقوا الله مستضعفهم، ابذل الأسباب. تزوج غض الظرف لا تتبع النظرة النظرة نعم ولا تكثر البقاء في مثل هذا المكان خلها على قدر الحاجة والضرورة حاجات الناس كلها تقتضل الاختلاط الأسواق الدنيا الركوب في الباصات الركوب في الطائرات كل فإذا كنت بتعتزل الاختلاط يجب أن تعتزل الاختلاط في الدنيا كلها تروح تشوف لك قرية في مكان في غابة في أفريقيا ما يعيش فيها إلا أنت أمثالك إذا كنت تستطيع نعم كثيرا ما إن خرجنا في القنوات التلفزيونية من الدعات كانت لهم فتاوى قبل الثورات ثم تغيرت عند هذه الثورات أي كانوا يقولون الخروج جهاد في سبيل الله المظاهرات والخروج إلى الميدان ودري ميدان التحرير هذا جهاد في سبيل الله اليوم يقول لا اليوم المظاهرات هذه فوضى وهذه معصية لله ومعصية الله أكبر هذا اللي الكلام اللي قلناه هكذا يفعلون أو مثل ما قلنا يأمر الناس وهو وين يقول اخرجوا تلقوا الرصاص بالصدور العارية طيب جيب صدرك ما شاء الله الحلو حطه قدام الناس خلي اول صدرك يتلقى الرصاص وبعدين صدورنا لا صدور أبناء المسلمين خلي يتلقى الرصاص وهو قاعد في أوروبا نسأل الله أن يعافينا وإياكم هكذا يفعلون هذه من الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها نعم أما والله هذه مشايخنا من اليوم الأول قالوا الخروج ما يجوز الخروج خلاف الأصل نعم وهذه فتوتهم في كل لحظة وفي كل حين ما تتغير الفتوى هم أبد يوم على بطنه يوم على على ظهره نعم هل يجوز الاستماع لهم وأخذوا عنهم؟ والله بعد هذا الكلام كله يسأل يقول هل يجوز؟ <تصفيق> وش رأيكم؟ إسلام <تصفيق> <تصفيق> آخر؟ إذا, إذا تبي تسمع لهم بعد هذا كله إذن أيضاً أعدد ظهرك وأعدد بطنك يوم بتكون على بطنك يوم بتكون على ظهرك <تصفيق> هذا السائل نأخذه. هل يجوز لبعض الإخوة من من أعرف بطلب <تصفيق> هل يجوز لبعض الإخوة من من أعرف بطلب من الكتب والتحشر بها أن يربو الدروس في بلادنا لعلم وجود العلماء يا أخوان قبل قليل قرأنا آية الرحمة. التي امتن الله عز وجل بها على بني إسرائيل وذكرنا أن الأمر لا يخص زمانا ولا أمة ولا مكانا أبدا ولا أعلاما ولا أناسا بأسمائهم الأمر يخص الأوصاف طبق الأوصاف طبق الأوصاف اللي في آيات القرآن واللي في حديث رسول الله هذا الذي طلب العلم نعم اليوم لا شك احنا نعرف ان طلب العلم ما هو متيسر بانك ترحل وتذهب وتأتي هذا قديما هذا قديم جدا لانه ما في حدود بين البلاد الاسلامية كلها البخاري جاء من بخارة مر على البلاد الاسلامية كلها الى مكة ثم رجع لا حدود ولا جواز ولا ما في معوقات كل هكذا كانت فكانت الرحلة هي الأصد لا شك اليوم حتى لو أردت لا يسمح لك حتى المريد واللي مستعد والقادر لا يسمح له بذلك لذلك نقول من رحمة الله يعني هذه الأجهزة والأشياء التي جاءت تنفع لا شك ليست على أعلى مراتب الكمال لكن ما لا يدرك كله لا يترك جل أبدا فهذه بدل عوام عن الأصل الأصل ذاك ما حتى حصل لك الأصل فعليك بالبدل ولا يعني ترفض يعني هذا الأمر لكن الميزان الأوصف هل يدعو إلى الكتاب والسنة والصحابة هل علمه اللي ينشر ويبث ويعمل به ويعني يتأسى, يتأسى به الخلق والعباد هل لا يترك شيئا من دين الله هل يجمع بين النصوص كلها هذه الأوصاف كلها يجب أن يعني نعمل بها نعم هل علمه موروث عن رسول الله هل يدعو فقط إلى أن يتعصب الناس ويتحزب الناس وينتسب الناس إلى تلك الثلاث لا يدعو إلى نفسه ولا إلى رمز من الرمز هذه كلها أوصاف ينبغي أن تراعى ولعلنا إن شاء الله إن حصل نزيل يعني في بيان العلم والعلماء أكثر بعد الانتهاء وبعد الفراغ من هذه الأصول الستة بتوفيق الله جل وعلا نعم. هذا سهل يقول ما حكم من سب الصحابة جميعا وسب أم المؤمنين وهو لا يعرف أن ذلك كفر أن ذلك شن هو فهو كافرن تعال خنسب أمه أبوه يرضى السب انتقاص السب انتهاك ليش تنتقص الصحابة ليش تنتقص أمهات المؤمنين لماذا ليش تنتقصهم؟ لماذا؟ ليش تشتمهم؟ الشتم يا أخوان لا يحبه أحد لا لنفسه ولا لأهله ولا لمن حوله. في ناس يحب يعني ها رأيتوا ما أحدا يطرب إذا سبه هذا مجنون. فلماذا تسب الصحابة سادات الأمة يا عبد الله؟ الآن آل ما لقيت في الدنيا تسب إلا الصحابة هذا كفر. لا شكا فعليه إذا ما كان يعرف نقوله ترى هذا كفر لأن الله أثنى عليهم فأنت كأنك ترد آيات في كتاب الله ربنا عز وجل يقول رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وأنت تسبه ربنا عز وجل يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات جميع السابقين من المهاجرين والأنصار هكذا ذكرهم ربنا جل وعلا في آيات كثيرات النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك هذه أمهات المؤمنين هذه أمهات الأمة كلها أنت اللي يسب أمك ما ترضى فكيف تسب أمهات المسلمين والمؤمنين جميعا عرض النبي يعني عرض النبي تسب أمهات المؤمنين يعني سبيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا عرضه هل تقبل أن يطعن في عرضك؟ هل تقبل أن يسبع عرضك؟ أعوذ باللهذا كله كفر أيضا عائشة برأها الله جل وعلا فلذلك كأنك ترد هذه الآيات التي أثنى الله على الصحابة وبرأ فيها أمهات المؤمنين وعائشة عبد الله بن عباس يقسم يقول والله ما قبض رسول الله إلا وهو راض عن صحابته جميعا وأنت تجي علي حضرة في هذا الزمان ها تسبهم وتشتهمهم لا يا عبد الله هذا الكفر ولكن نقول تب إلى الله جل وعلا ها تب إلى الله تبارك وتعالى وتبرع من هذه الكفريات نسأل الله لثبتنا وإياكم بارك الله فيكم هل إذا كان خطيب مسجدنا عاميا جاهلا وأنا أحفظ خطيب عامي فكرة كيف؟ سياسي يعني تكون يعني أستاذ بالرياضية مثلا وما عنده علم الشرع أصلا خلوا خلني يخطب الجمعة هم يعني يبدو بالشاهدة مش بعلمهم <تصفيق> جدول الضرب ولأنه صف <تصفيق> ومصيبة يا أخوان لا ما يصلح ولا يجوز ما ما يصلح ما يصلح أنه خطيب الناس لأن الأصل في خطبة الجمعة أن الناس تأتي لتتعلم أمور إيش وهذا هذا العلم يعني جه أجعله النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مقام ركعتين من ركعتي الظهر صارت الجمعة ركعة ركعتين لماذا لأن الناس تجي تسمع الذكر فأي ذكر يسمعون إن كان بيعلمهم جد ونظر والجمع والطرح لا هذا ما يجب أن نرفع أمره إلى الحكومة السائل يقول سيدنا وأنا أحفظ جزء عامة وأتقن شرح متن الأصول الثلاثة هل يجوز للتقدم من الخطابة علماً أنه على التنازل عن الخطابة لكي يعوزه طيب جيب إذا مو هو أنت خلق غيرك يجيب اللي عنده علم أكثر منك اللي يعرف الأصول الثلاثة والستة هذا أحسن من اللي يعرف فقط الأصول الثلاثة ها؟ أما بس جزء عمّة وبس الأصول الثلاثة إخوان الخطبة يعني والله كان الناس يعني يهابونها كثيرا كثير عندنا يعني ما يخطب الجمة يعني لها لها هيبة لها لها منزلة كيف تخطب ممكن تقول لهم كلمة أو بعض العوام يفهم كلمة يعني ما يفهمها مضبوط يمشي على أنه سمع الخطيب يقول كذا المسألة المسألة لا شك ما يسهل ها المسألة لا شك يعني لابد من أنه الإنسان لا يعني يتعرض لمثل هذا إلا بعد الاستعداد العلم أولا ها ثم يعمل ثانيا ثم يدعو ثالثة هكذا هذا الترتيب نعم هذا سيقول من هم طلبة العلم الكويتيين الذين تنصحون باستضافتهم في تونس الله يا أخوان أنا ما أعرف يعني إيش أقول على كل أن أنا أذكره لكن لا يلزم من الذين لا أذكرهم أنهم ما أنه صعب جدا الواحد يحيط لكن يعني من أوائل من فعلا أنصح ب يعني استضافته واتفقت مع بعض الإخوان أخونا الشيخ سالم الطويل والشيخ حمد العثمان والشيخ حمد بن عبد حمد الهاجري إخوة كثر ولله الحمد يعني يحرص عليهم ويلعوم وفيهم خير عظيم سال الله أن يوفقنا وإياكم نعم بارك الله فيكم هذا سائر يقول ما حكم الجهاد في مال اليوم بعد دخول القوات الفرنسية والله يا أخوان أنا ما أعرف إلا يعني غرينة واحدة وهي دخول القوات الفرنسية الكافرة ما يدخل الكفار في مكان إلا وأنهم يريدون بالإسلام شراء أما حقيقة الذين يقاتلهم يقا... القوات الفرنسية والله ماني أنا بعرفه. يعني لا أعرفهم عن كذب ولا أعرفهم عن قربهم من يوم جينا هنا في تونس ما شفنا ولا نشرة أخبار قطعونا عن الدنيا وعن الاتصالات ما نعرف إن كانت الدول انقلبت وتقلبت ها؟ يعني صح أن أيضا على قلة في الاتصال بالأخبار لكن على الأقل في اليوم يعني نشرة أخبار نسمعها أو يسمعون بعض أطرافها أنه والله في الإذاعة عمالت الجزيرة ولا في الإذاعة عمالت العربية قالوا خبر كذا وخبر كذا أما من يوم جينا هنا أبد الأخوان لا جزيرة ولا العربية ولا غيرها من الإذاعات والأخبار ولا الجرائد ولا شيء ف الحقيقة ما أعرفهم الذين في مالي إن الله لا يعرفهم لكن الذي القرينه اللي فضت أنا أعرفها وأضبطها ما يمكن يدخل الفرنسيون طبّحهم الله إلا وأن الأمر فيه يعني شأن لهم ويريدون الضرة والكيد بالإسلام والمسلمين ولا شك الله ما يدخلون إلا لهذا وبهذا نسأل الله نعافينا يعرفنا وإياكم وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وأن يرد كيد الكفار في نحورهم في مالي في سوريا في بورما في جميع بلاد المسلمين. آه. نعم. آه هذا السؤال نخلصيه لأنه طويل. يقول عندنا نقابات قبائط مهنية للأعمال تدافع عن حقوق الأعمالي. عندنا وعندكم خير. نعم. آه. يعني تدافع عنهم من التجاوزات. مؤسسات سواء المؤسسات الدولة أو المؤسسات الخاصة، وهذه النقابات تصل إلى أهدافها أول الحوارات والنقاشات في وصول الانتقادات ولإتصامات العامة وتوقيف سير العمل والنشاط المهني للضغط على الحكومة الاستجابة من المطالب، مع العلم شيخنا أن هذه النقابات في بلادنا لها ميولات ماركسية شيوعية يسارية وخاصة انقاد من منهم. فهل يمكن الانضمام إليها لأصلاحها من الداخل والحصول على حقوقنا التي لم تحصل عليها من الدولة؟ والله إذا يعني ضاعت حقوقك ما في مانع نع تلجأ إلى أي كافر على وجه الأرض إن كان ذاك الكافر يعني يتوسم فيه أنه يرد إليك المظلمة ذكرنا يوم أمس أظن أو قبل أمس أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى الصحابة أن يذهبوا إلى إلى الحبشة لما قال لأن فيها ملكا لا يظلم عني هذا لا هذا لا هو لا. الأصل يا أخوان الأصل رد المظالم الأصل عدم الظلم دفع الظلم وأذكر أيضا في هذا الصدد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوما قال دعيت إلى حلف في الجاهلية دعيت إلى حلف يعني في أيام قبل النبوة قبل النبوة دعي نبينا صلى الله عليه وسلم إلى حلف في بيت عبد الله بن جدعان هذا عبد الله بن جدعان كان زعيماً كان رأساً ولكن كان يعني لا يرضى أن يظلم أحد أبداً في العرب في قريش في مكة في الحجاج الذين يأتون من كل مكان تعرف العرب كانت عندهم أنفة وطبعاً يشوفون الحجاج يعني من غير العرب اللي جاي من بره لا، يعني إحنا العرب وإحنا أهل البلد ها يعني يفرضون أمورا كثيرة على غير العرب الذين يأتون حجاجا إلى الكعبة في الجاهلية فعبد الله بن جدعان دعا إلى حلف هذا الحلف قوامه رد المظالم والدفاع عن المظلومين وأخذ حقوقهم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم دعيت إلى حلف في الجاهلية لو دعيت إلى مثله في الإسلام لاجبت، فلذلك رفع المظالم هو الأصل، وهو لب هذا الدين، الأصل في هذا الدين أنك يعني تؤدي الحقوق ولا تظلم، ولا تظلم، رفع المظالم، رد المظالم، عدم إيقاع الظلم والمنكر والفحش والفاحشة، وإيقاع العدل والأمن والأمان بين الخلق والعباد. لذلك من دعا إلى هذا مع معناه الداعي من عبد الله من جدعان أيام الجاهلية يقول لو النبي ذهب معهم ووقع معهم ووافق معهم يقول بل لو دعيت إلى مثله في الإسلام بعد النبوء أيضا أنا أجيب لأن الأصل في الإسلام وفي غير الإسلام ولا شك إقامة الظلم ورفع إقامة العدل ورفع الظلم فالإنكار إن كانت النقابات فعلا تعيد لك الحق وتعيد حقك ما في مانح لو كان أكبر كافر يعني نصب نفسه لإعادة الحقوق لك أن يعني توصل مظلمتك وتطالب برفع هذه المظلمة وإعادة الحق لك أي كان ذاك إن وجد القاضي المسلم والجمعية المسلمة أو النقابة المؤذة أفضل لكن ما وجد لا والله مضالبة الحقوق والحقوق التي لا تهدر بل يطال يطالب أهلها بها وإن كان عن طريق الكفار وغيرهم نعم كذلك أقول شيخنا هل يجوز لي الدخول للعمل في هذه النقابات من أجل إصلاحها؟ ما في ذلك؟ آه, آه أنا أدخل بين لهم إنه هذا هو الإسلام ورد الحقوق إعطاء الناس حقوقها ورد المظالم نعم. هذا أبشرني يقول أجمع التبرعات والصدقات لبناء جامع في قريتنا الفقيرة التي ليس بها جامع من قبل هل يجوز لي أن آخذ أن آخذ أجر من تلك الأمال علما وأنني فقير ومتفرغ لذلك تماما تفرغ وجزاكم الله خيرا الله شيخ يجوز لكن إحنا ما نحب نطلق العنان لمثل هذا. بكرة بتقول أنا والله محتاج سيارة حتى أروح أجمع حتى أفرغ تروح تشتري سيارة بكرة بتقول أنا محتلا هذا لو كان فيه هيئة أما أنت بنفسك أنت اللي تجمع وأنت اللي تقرر كم تأخذ وكم ما تأخذ يعني الأصل اتهام النفس في مثل هذه الأمور يا إخوان الأصل هو اتهام إحنا راح نوصيك إنك تتق الله عز وجل لا أشك وهذه أموال دفعت لا شك يجوز يعني القائمون عليها لهم لكن المفروض أنه في جهة إما أنتم لجنة أو مثلا دولة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعين الناس يجمعون الزكاة والصدقات وغيره ويعطيهم منها لا شك والعاملون عليها لكن لابد من جهة هي التي تحدد كم يأخذ هذا العامل كم يستحق هذا العامل أخشى أنه بكرة يعني نفسك تطمع وخاصة الأموال والأموال فتنة يا أخوان الإنسان إذا جمع الأموال ولعل يعني أنتم تعرفون ونحن نعرف كثير ممن اشتغل في هذا الباب يعني فتن بهذه الأموال بعد أن يعني كانت مبالغ كبيرة جدا وكثيرة فتن بالمال ومثل ما يقولون شرى سيارة وشرى سيارة حق ولده قال والله أنا أحيانا أتعب أبي ولدي هو اللي روح يجيب أيضا اشتري له سيارة وصار سيارتين عند الباب وهكذا فالشاهد لا النفس ضعيفة و والله نوصيك أن تستغني أولا لكن إن كنت فعلا محتاجا بد من هيئة أنت وبعض أخوانك تشرفون على جمع التبرعات وعن طريقهم عن طريق اللجنة يتقرر أنه يتقاضى العامل عليها هذا الآمر أو هذا القادر من الآجر نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وإحنا والله من باب الخوف عليك لا شك نعم مارك الله فيكم شيخنا هذا سؤال يتداول كثيرا بين الشباب سؤالان هما يتداول كثيرا بين الشباب نرجو منكم تقديم نصيحه للشباب حتى لا يقعوا في هذا المسائل يقول ما حكم من حكم بغير ما أنزل الله في قضيه والقضيتين وما حكم من حكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام يا اخوان الحكم بحد ذاته فعل ولعلكم أيضا لعل السائل يعرف أن بعض أهل العلم يرى أن الاستبدال الكلي كفر أكبر مخرج من الملة نعم قاله بعض علمان ومشايخنا. ولكن طيب لو ما كان في استبدال كلي لو واحد يعني غير حكم الله عامدا متعمدا بحسب المصالح مثل بعض القضاء يروحوا له اثنين واحد يقرب له بن عمه واحد خصم عدو له فيقضي لابن عمه مع أنه يعرف أن الحق لذاك الذي لا يحبه إلى كم قضية نحكم بأن هذا الكافر هذا القاضي كافر عشرين ثلاثين أربعين خمسين لذلك الأصل في هذا ما ذكره السلف وفصلوا به أن الكفر كفران كما ذكرنا والشرك شركان والبدعة بدعتان والنفاق نفاقان عمل واعتقاد فيقولون دائما الأصل في العمل أن يبقى عملا هذا غير التغيير عمل إذن كفر كفر عمل إلا إذا انضمت ضميمة في القلب والاعتقاد على هذا الفعل حتى لو كان فعلا واحدا فإنه ينتقل من كفر العمل إلى كفر الاعتقاد لأنه كفر اعتقاد. إذن لابد يكون فيه شيء صاحب العمل وهو جانب اعتقادي وقد حدده العلماء حددوا هذا الجانب الاعتقادي بما, بما يعني ذكره قالوا أولا أن يرى أن حكم هذا الحكم الغير حكم حكم الله عز وجل أفضل من حكم الله هذا على طول بل يقولون لمن اعتقد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله حتى لو ما حكم يكفر كفراً اعتقادية ليه؟ جت ضميمة الاعتقاد القلب أو مثلاً يقول أنه والله حكم الله وهذا الحكم يتساويان بمنزلة واحدة من شاء حكم بحكم الله ومن شاء حكم بحكم القانون الفرنسي أو القانون الأمريكي أو الإنجليزي أو غيرون المساواة بين حكم الله وحكم غير الله كفر أكبر مخرج من الملة تفضيل حكم غير الله على حكم الله كفر أكبر مخرج من الملة أو لو قال والله حكم الله ما يصلح لزماننا حكم غير الله هو الأصلح لهذا الزمان كفر أكبر مخرج من الملة أو قال أنا يجوز لي الأمر جائز أني أحكم في تجويز يعني والمساواة في التجوز بين حكم الله وحكم غير الله كل هذه تنقل الفعل الباب بالفعل في هذا الشرك أو الكفر من العمل إلى الاعتقاد لذلك احنا نقول الأصل في أن يسأل هذا الذي حكم بغير ما أنزل الله والله إذا كان بدل الشريعة ويرى أن الشريعة لا ما يصلح الشريعة ما تصلح لهذا الزمان القانون الفرنسي هو الذي يصلح لهذا الزمان وقام بدل شريعة الله وجاب القانون الفرنسي وطبق هذا كفر أكبر مخرج من الملة لا شكاء هذا اللي قلنا أمس نسمع له ونطيع من باب أهل الوقاية نعم حتى يصير في عندنا القوة والقدرة على إيش على الخروج ثم هناك يجب أن نخرج عليه أو يجوز على الجواز والوجود كما ذكر العلماء في الخروج عنه هذا هو الأصل، فلذلك نقول ما دام أن عمله جانب عملي فقط مقترن به شيء لا من التفضيل ولا من المساواة ولا من النقد ولا من العيب ولا من التفضيل على يعني لحكم غير على حكم الله يبقى هو كفر عمل ولا يصير إلى الكفر الاعتقادي والله تعالى أعلم وهذا ما عليه الجمهور هذا هو يعني التفصيل في باب الكفر وفي باب الشرك الذي عليه كما ذكر عبد الله بن عباس الكفر كفرات والشرك شركاء كلها هكذا هذا مذهب السلف رحمة الله عليه نعم <تصفيق> شيخنا قد يلف بعض السنة من كلامكم ولا يطير به أنكم لا تكفرون إلا بالاستحلال فقط في كل شيء، يعني بالعطين فقط. إحنا قلنا هذا فيما يشار إليه أنه عمل وفعل، وهناك بعض الأعمال والأفعال حكم العلماء أنها لا يسأل عنها أهلها. في أعمال نعم نسأل، ليه سويت كذا، ليه فعلت كذا، لماذا فعلت؟ إن وجدنا فيها جانب اعتقادي فهذا على طول الكفر وشرك اعتقادي إن كان والله فقط عمل قال ها شفت الناس يعملون شيء وأنا ظنيت أنه هذا هذا عمل يبقى عملا لكن هناك أيضا أعمال ذكرها العلماء رحمهم الله أنه لا يسأل عنها أهلها كسب الله تبارك وتعالى سب الرسول صلى الله عليه وسلم الانتقاص في حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم تسب الصحابة لأجل دينهم جملة وتفصيلا، هذا لا يسأل عنها أهلها أبدا تقطيع المصاحف قتل الأنبياء هذه كلها ذكروها أن هذه أمور فاعلها يكفر كفرا اعتقاديا أكبر مخرجا عن البلة دون الاستفسار دون التفصيل أما بقية الأعمال أو الأصل في العمل الذي يتردد فيه الأمر بين مجرد الفعل وبين قرية الاعتقاد فلا بد من السؤال والتفصيل والله تعالى أعلم نعم أثابكم الله شيخنا حدثتني أمي أنها دائما ترى في المنام الأموات من أهلها وتتحدث معهم ويعطونها أشياء وهدايا. وذلك يعاج قريباً كل يوم، مع أنها تقرب الكارم نوبي، أفيدون جزاك الله ما مادي؟ الهدايا يعني تأخذها؟ والله. <تصفيق> وقول كثري منها. ما دام أنت اللي تأخذي، إذن كثري من من الهدايا. ماي ما, ما يضر؟ أي ملع؟ أن, أن الإنسان يرى أمواته، بل والله يا <تصفيق> يعني أحياناً الإنسان يتمنى. أن يرى يعني بعض أمواته أو بعض من يحب يتمنى يشوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم والله نتمنى نشوف الصحابة وكم سعينا ودعونا ونشوف لا شونا فأنت الحمد لله مدام تشوفين هذا شيء يعني ما هو بهم سيء ما هو بهم ولكن نقول الميزان في هذه الرؤى لا شك إذا رأيت خيرا دام الحمد لله تشوفينهم على وضع طيب يوزعون هدايا إذن الحمد لله الوضع طيب يعني الميت اللي من أهلك وتشوفينه وما شاء الله عنده هدايا ويحبه بيصرخ ما هو بيبكي ما هو بيولول ما هو كذا ما هو مجروح هذا دليل على إنه الحمد لله في أمر طيب وحال طيبة هذا يعني يحملك أنك تبشرين الأهل وتذكرين يعني ما كانوا عليه من أعمال طيبة وتحثين الناس على العمل الطيب حتى إن شاء الله. يكونوا كذلك في المنام مدام تشبينوا على هيئة طيبة فأحمد الله عز وجل أما إذا شفتيهم على هيئة لا والله يرثى لها هنا نعم تستعينين بالله من الشيطان الرجيم ولا تحدثي به أحدا نعم بارك الله مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله يقول في ناس يعني أرواحهم يعني الروح اللي الروح اللي روحهم ثقيلة والظهر احنا منهم وفي ناس الروحهم يعني فيها نوع من الشفافية هم اللي يشوفون في المنام كثير أما صاحب الروح الثقيلة من يحضر طعام انتقل يعني إلى نوم عميق يا الله الأذان أو دق الباب وغيره يصحيه من النوم هذا ما يشوف يعني الرؤية ما معناها إنه هذا الذي يرى كثيرا لا سي لا لا أبدا لا, لا بالعكس لكن المناب على ماذا نرى ما الذي يراه الرائي في المنام؟ والله إن كانت الرؤى معظمها تدور على الخير وعلى التوجيه وعلى الترغيب الحمد لله أحمد الله عز وجل نعم وأما إن كان غير ذلك فالاستعاذة بالله جماعة وتعالى نعم شيخنا يقرأ في بلادنا قول برض أمك ورض أبيك لا. يرضو شخص من شخص لما يقول له برأس أمك ورأس أبيك وغير ذلك من الكلام فما حكمه ما حكم ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك من حلف بغير الله فقد كفر من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصدف هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول والله لئن أحلف بالله كاذبا حاشا لعبد الله اليكل لكن تمثيل يقول أحلف بالله بالكذب أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا ما معنى أن الكذب أفضل من الصدق لا لكن هذا كله من باب زاجر الناس عن الحلف بغير الله تبارك وتعالى فالشاهد الحلف غير إلا أمره خطير وهذه من الأمور الشركية ولا شك أيضا ذكر علماؤنا أن هذا الحلف اللي فيه كثير من الناس الحين هذا ولا هذه تحلف برأس أبيها ورأس أمها عندنا ناس يحلفون يقولون وتربة أبي شوف الـ الـ يعني البهيمية إلى أي درجة وصلت إلى شيء؟ التربة وش إنه؟ وتحلف برا يقول وتربل يعني التربة التي دفن فيها أبي وش التربة يا ابن الحار؟ التربة الحلف الأصل فيه التعظيم يعني الحالف يعظم المحلوف به والتعظيم حق الله تبارك وتعالى يا إخوان. لذلك ذكر العلماء أنه ثمت أفعال أو أقوال تتردق من حيث الشرك والكفر بين الأصغر والأكبر لا شك الأصل في الحلف بغير الله ونحسن الظن بالناس أنه أصغر أنه إيش؟ أصغر لكن ما معناها أن الأصغر دائما إيش؟ أصغر مهو صغير بأكبر؟ ها. كله صغير هي اكبر ها كذلك الشرك الشرك الاصغر مش تعريفه الشرك الاصغر هو فعل او قول فعل او قول يتضمن فيه صرف حق لله لغير الله لكن قول او فعل قول او فعل وايضا من التعاريف التي تضبط الشرك الاصغر هي معصية في أصلها معصية، وكذلك الكفر الأصغر في أصله معصية، لكن ليش سمنا كفر وليش سمنا شرك؟ لأنه وسيلة إلى الأكبر، فكل شرك أصغر هو وسيلة وطريق إلى الأكبر، وكذلك الكفر. هذا الحلف بغير الله مثال. أيضا عده العلماء. يعني مما يتردد بين الأصغر والأكبر نعم ثمت أشياء الأصل فيها الأصغر ثمت أشياء الأصل فيها الأكبر وأشياء أقوال أفعال أحوال تتردد بين الأصغر وبين الأكبر لكن مثل ما قل من باب التخفيف قالوا لا حننا عبدها أصغر لكن ما معنى نتساهل لأن بعض الناس لما تقولوا شركز يقولوا زيل الحمد لله هو أصغر ومن ثم إيش يتسلى يا عبد الله الأصغر بريد إلى الأكبر وسيلة إلى الأكبر نمثلها بهذه المسألة لأنها تعم بين الناس قالوا من حلف بغير الله قال ورأس أمي وأولادي وفلان وعلان وزوجتي وحبيبتي وهي أيضا تحلب بزوجها ها؟ أو يحلف بالنبي سعى سلم فيه من كثير, كثير الناس يحلفوه بالنبي بالنبي عليه الصلاة والسلام هذا كل من هذا الباب الباب واحد حلفت بالتراب أو حلفت بأبيك أو حلفت بالنبي والملائكة والأنبياء وغيره هذا كله حلف بغير الله صرفت حقا من حقوق الله وهو التعظيم صرفته إلى غير الله قالوا إذا كان كانت المسألة قول اعتاده اللسان ولا يدري ما وراءه من التفصيل في التعظيم فهذا أصدر نقول له إيش أنت وقعت في الشرق تب إلى الله عز وجل وإياك نعم ما تتساهل. لكن إذا تضمن المعاني الكلية للتعظيم في الحلب في اليمين فهذا يقول من الأصغر إلى الأكبر ما هي الأمور التي يتضمنها يتضمنها الأحلاف والأيتام والأي ما هو اليمين إحنا متى نحلف متى نستعمل الحلف مثلاً في القضاء إذا تخاصمنا في حق من الحقوق يعني أنا والشيخ محمد أنا أقول له هذه نظارتي يقول لي لا هذه نظارتي بينا والله ما هو بعندي يطلبهم مننا شنو؟ يحلف إذا حلف إيش يصير؟ إذا حلف عند القاضي إيش يصير؟ يأخذها فالضغط يأخذها ويمشي ويمكن تكون النظارة لمن؟ لي, لي أنا لكن القضاء هكذا يحكم أسكت. مدام حلف واستحلفناه وحلف يمينا يأخذ الحق لهم طبعا يخذ في الدنيا انا في هذه الحالة ايش اقول اقول ها اخذتها روح روح وانت روح ها والله سوف اخذها يوم ليش هذا هو الحلف لانه حلف بمعظم عندي وعنده أعتقد ويعتقد والكل يعتقد أن المحلوف به وهو الله تبارك وتعالى يعلم حقيقة هذه لمن ويعرف الصادق ويعرف الكاذب وأيضا ربنا عز وجل العالم بالصادق من الكاذب قادر على إنزال العقوبة بالكاذب وعلى تعويض الصادق الذي ظلم بذاك الحلف الذي حلف به سبحانه وتعالى لذلك أنا أقول له روح وانت روح ها؟ موعدنا وين عند الله عز وجل يقولون هذه المعاني إذا توفرت في الحلف بغير الله بأن يعتقد الحالف أو المحلوف له أن هذا الذي حلفنا به خاصة هذه موجودة كثير جدا عند أصحاب الطرق وعند الرافضة الشيعة إذا حلفوا بل هم يقولون عندهم في الكتب يقولون إذا كانت عندك كذبه أو شيء إياك أن تحلف بالعباس مشهور جدا عندهم أن الحلف بالعباس حتى المثل اللي يقولونه إذا حلفت بالعباس العباس يشور فيك يعني يضرك يضرك في الدنيا قبل قبل الآخرة حتى سألوا أئمتهم قالوا طيب وش نسوي ذا الواحد مضطر للكذب قال احلف بالله عز وجل والله يا أخوان موجود في الكتب موجود في كتب الشيعة ليه قال لأن الله عز وجل رحمته واسعة العباس لا ما يرحم العباس إذا حلفت فيه تكذب يضرك يضرك أما ربنا عز وجل رحمته واسعة وإن كذبت عرف أنك مضطر محتاج ها يعفو عنك هذا الاعتقاد إذا جاء في قلب الحالف أو المحلوف له بأن من حلفنا به وهو غير الله يعلم الصادق والكاذب وقادر على إنزال العقوبة بالكاذب وتعويض الصادق المظلوم ينتقل من الشرك الأصغر إلى الشرك المركباء. كلام واضح. لكن إذا كان مثل ما هم كثير من جماعتنا وجماعتكم سبق لسان ومتعودين وما يقصدون هذه المعاني ما يقصدون هذه المعاني فيبقى شركا. أصل. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. وهذا كثير. نعم. هذا سؤال كثير ما كنتم. ما رأيكم في من يسب العلماء من باز رحمة الله يسب <تصفيق> <يصف> العلماء <تصفيق> يسبيش؟ العلماء من باز رحمة الله الشيخ عبدالعزيز باز ويقول هو من علماء الصلاطين ذلك الفتوى الشهرة حيث سمح فيها لقفار بإقامة في قاعدة عسكرية من الجزيرة نرجو منكم شيخنا بيان بعض المناقشة للشيخ عبدالعزيز باز أولا الشيخ ما نعرف أنه أفتى بجواز إقامة قاعدة عسكرية في جزيرة العرب هذا واحد هذا من حيث الفتية ثانيا ما نعرف أنه الآن في قاعدة عسكرية في جزيرة العرب ما نعرف يعني في السعودية قصدهم السعودية أيضا يقولون في قطر في لكن طبعا قطر ما ي ما يريدون فتوى ممن من الشيخ عداس أنا ما أعرف بعدين لماذا يريدون قاعدة يا شيخ طيارات تيجي من أمريكا خلال إيش يعني سويعات قليلة جدا فماذا يريدون بأن يسجوا بأبنائهم في الصحراء ولا في الحقل أو أين هذا واحد الذي نعرفه واللي شنعوا فيه على الشيخ ممس الشيخ عبد العزيز بالجميع العلماء والمشايخ لما صار الغزو أيام صداء على الكويت وبعدين دخل أيضا إلى الخفجي وأخذ مناطق من السعودية المملكة فطبعا الحكومة السعودية طلبت من العلماء يعني إفتاءا بالاستعانة بالجي بالجيوش الكافرة الجيش المليكي والجيش مدريبان مبلوس وأذكر يعني هذه الحادثة أذكرها جيدا وأعرف تفصيلها جيدا وأذكر الشيخ عليه رحمة الله يعني كلم العلماء وكلم المشايخ وكلم الشيخ ربيع كلم شيخنا الشيخ ربيع والشيخ ربيع في المدينة قبل ما ينتقل إلى مكة هذا الكلام قديم قال يعني أريد جميع النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام التي تتعلق بالاستعانة بالكافرين لرفع الظلم ودفعه. يعني الاستعانة بالكافر مسلم مظلوم فيستعين بكافر في رد في رد حقه ورفع الظلم عن نفسه. واشتغل الشيخ. شيخنا الشيخ ربيع اشتغل حقيقة أغلق الباب على نفسه أيام يبي عدل لأن الشيخ قال له أب البحث جيني قبل اليوم الفلاني في مكة وين في مكة ليه لأن كان في مكة اجتياح لأن السعودية الحكومة يعني استدعت هذا وش اللي في في مكة العالم الإسلامي و شو رابطة العالم الإسلامي وتعرفون يجتمعون في السنة مرة ولكن دعوهم إلى اجتماع طارئ بسبب يعني هذا الذي حصل من صدام وغيره فقالوا أبي قبل يعني هذا اليوم لدعاء فيه العلماء علماء الإسلام ويحضروه علماء من شتى البلاد لا شك من الهند من ماليزيا من كل البلاد الإسلامية وكان عددهم في تلك السنة يقرب من مئتين يعني عضو سواء من العلماء أو ممن يعني طلابهم أو من يعني في وفود البلاد الإسلامية من أهل العلم وطلاب العلم فاجتمعوا في مكة وأخذ الشيخ البحر وكنا ممن ذهب معه من مكة من المدينة إلى مكة لتسليم تسليم البحر قبل ما جاء الشيخ عبد العزيز بن باس أيضاً وقبل الانعقاد بيوم واحد يعني سلمه لفلان سلمهم البحث وجمع فيه الشيخ وتعرفون شيخنا الشيخ ربيع إذا تفرى وتحرى للبحث في أي مسألة خاصة من مسائل السنة والطرق والرواية والدراية في الحديث فإنه لا شك يوليه علاية عظيمة وخلص الشيخ إلى أنه يجوز وذكر آثارا يعني من أيام النبي عليه الصلاة والسلام مثل حديث سراقه وغيره كل هذا استعالة بالكافرين لي يعني تحقيق العدل وتحقيق ما يصل إليه المسلم أنه الاستعالة بالكافر جائز الشاهد هذا الذي حصل ما هو الشيخ اللي أفتى فالبحث هذا عرض على المجتمعين وأظن أنه يعني إما كان بالجماعة ما خالف في ذلك إلا قليلا جدا من يعني علماء بعض البلاد الإسلامية اللي لهم علاقة ولهم صلات يقولون الوفد العراقي خرج خرج مرحب أهلا وسهلا لأنه ما يقدر يعني إن إن وافق علماء المسلمين صدام راح يذبحهم قبل الفورا وصولهم فالشاهد المسألة ما هي من الشيء المسألة فتوى عام خرجت من هيئة رابطة العالم الإسلامي كله تقرر جواز الاستعانة بالكفار لطرد جيوش صدام من البلاد التي غزاها وعلى رأسها الكويت طبعا الكويت اخذت كلها من اولها الى اخرها واطراف من المملكة الخفتي وغير كان يكمل المنطقة الشرقية كلها هذا الذي حصل ما هي فتوى من الشيخ عبدالعزيز وطبعا ايضا الشيخ عبدالعزيز بعد هذا كان يقول نعم يجوز هذه الادلة بحث كامل قرد على جميع المجتمعين يعني بصورة مجملة بصورة مختصرة تقرر النصوص التي تؤكد وتبين جواز استعانة المسلم بالكافر في رد حقه ورفع الظلم عن نفسه وهذا الذي نردله كثيرا ومرارا فالأمر ما هو من الشيخ لكن الشيخ طبعا هو رئيس يعني هذا المؤتمر اللي يعقد في رابطة العالم الإسلامي بصفته رئيس هيئة كبار العلماء في المملكة والرابطة في المملكة فالشيخ دائما هو الرئيس كان قبله ابن أحميد رحمة الله عليه وبعد ابن أحميد رحمة الله عليه صار شيخنا الشيخ عبد العزيز هو الذي يترأس رابطة أو هيئة رابطة العالم الإسلامي في مكة رحمة الله عليهم جميعا أما الاتهام أو كانت هذه مسبة أنه من علماء هل هو الصلاطين؟ نحن نقول طبعاً ما في سلطان أنت أنت بكرة أنت يا يعني مثلاً لو قامت دولة الآن إسلامية لهذه لأي جماعة من الجماعات الإسلامية هل راح يكون لهم علماء في هذه السلطة ولا ما لهم علماء أجيبوا يعني في حاكم دولة لا يكون لها هيئة من العلماء أجيبوا إذا اليوم أي بنك أي شركة فعندهم أي شيء يسمونها هيئة شرعية ولا لا؟ ها؟ أي شركة أرادت أن تكون أن تشكل هيئة إما اجتشارية من أهل العلم والاقتصاص وأن كانت تميل إلى الأمور الشرعية فتهيم هيئة شرعية من طلاب العلم وبعض العلماء لابد للدولة والسلطان أن يكون له علماء، وبالله لو كان السلطان من علماء الذين يرجعوا إليه مثل الشيخ عبد العزيز بن باز فهذا والله حتى السلطان نحن نحبه وهو بعدين ما هو بعيد أنا أذكر يعني مرة قيل لشيخنا الشيخ عبدالله بن أهديا عليه رحمة الله كذا سؤال جاء مثل هذا قال يقولون أن الشيخ محمد أمان الجامي والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان, والشيخ فلان مباحث قال الشيخ وش يقولون قال يقولون مباحث في الدولة قال زين هو في دولة ما فيها مباحات والله إذا كانت الدولة تحظى للإمام أحمد أمان والشيخ عبدالعزيز هم علمائها وهم الذين يرشدونها وهم الذين يعظونها ها وهم الذين يبينون لها الدخيل على هذا الدين من البدع والأهواء هذا مرحبا الحمد لله ما حطوا علماء يعني منحرفين ولا حطوا يعني من الصلاء من الطلاب العلم الذين لا علم عندهم فكون الامام وكون الحاكم وخاصة مثل الحاكم في السعودية يحكم بشرع الله لكنهم حتى الحكم اللي في السعودية ما هو عاجب لأن لا شك إلى الآن يرددون أنهم لا يعرفون دولة تقيم حكم الإسلام إلا إيران إيران هذا صرح بها القرضاوي والمرضاوي كلهم لا يعرفون دولة تطبق الشريعة الإسلامية إلا دولة الخميني ومن جاءه بعد الخميني علي نجاد مدري أحمدون النجاد أحمديه أحمدين النجاد هذا هذا مثالهم هذا مثالهم إحنا نقول لا والله هذا الحاكم اللي يحط حوله مثل بن باز ومثل هؤلاء المشايخ هذا زهلكي هذا والله نعم الحاكم هاه اللي يستعين بمثل هؤلاء العلماء فماذا تريدون أكثر من هذا فنقول والله هذه ما هي مسبة ها والشيخ بن قال هم في دولة وفي حاكم ما يحتاج إلى المباحث والله إن كانوا المباحث الشيوخ فالحمد لله كلنا مباحث قال شنو كلنا مباحث لا شيء نخبر الحكومة إذا رأينا واحد مبتدع جاي بينشر بدعة ولا شيء أو بينشر شر أو شرك نخبر ولا ما نخبر هذا مباحث مدام خبرت الحكومة حتى يعني ترا... تعالج هذا الأمر أو هذه الأمور الشركية أو عرفت مثلاً في ساحر في المنطقة الفلانية ها؟ أو عرفت في واحد مشعوذ في المنطقة الفلانية وانت ما تقدر عليه حولها ناس تروح تبلم ولا ما تبلم يجب عليك أن تبلم وجوباً هذا مباحث إذن على هذا كلنا أنت مباحث ولا لا؟ م? إذا شيء منكر ما تقدر تنكره معروف ما تقدر عليه لا تستطيع أن تنكر المنكر هل تبلغ من يستطيع أن يزين المنكر أولا ما تبلغ من الحكام والصلاة هذا المباهث هذا هو المعلم هذا ما هو مكسب وهذا مثل ما قلنا يعني شيخنا ومشيخنا كلهم ومسبور وأذكر يعني كان الأسفل زعيم يعني حركت الإخوان في بلاد الأردن وبلاد الشام بلاد الشام كان يقول كان يسمّي شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه يقول إن الحاكم يوم جمع وشاف وكذا وأراد أن يجيب الكفار جمع العلماء وعلى رأسهم بعيره بعيره بعير العلماء عبد العزيز بن باج يقول فجاء عبد العزيز بن باج يقول ما بيقول يقول يقول يقول يقول يقول ويقولون في المسجد ذكر للشيخ عمر الأشغر أنه كان المسجد فيه ما يزيد على الألفين من الإخوان المسلمين لأنه كلهم كانوا واقفين بالاستعداد يريدون أن يدخلوا في جيش صدام لمقابلة لكن ما دخلوا لو دخلوا كان هلكوا جميعا وهذا قائدهم ومفتيهم والعياذ بالله وزعيم الحركة عندهم فكان يسميهم بعلماء بعارين وبعيرهم الكبير هو عبد العزيز بن باز يقول اجتمع بعائين العلماء وعلى رأسهم البعير الكبير هاك هذه الفاظهم احنا نقول ستكتب شهاداتكم حتى يقول يقول قبل شهرين جايبين لنا حتى يقول جابون لنا في المركز حقنا يعني مجموعة كبيرة ما أدري كم ست آلاف ولا سبع آلاف من المصحف مصحف المدينة مصحف الحذيفي يقول لا نريد المصاحف لا نريد الحذيفي لا نريد يبون الجهاد مع من مع صدام حسين هذه, هذه أمور يا إخوان كثيرة جدا مثل ما ذكرنا يعني ينبغي أن نفرق بين العالم والعالم كثير من هؤلاء إلى يومنا هذا يرون أن القدوة في تطبيق شرع الله جدلا وعلا هؤلاء إيران إيران الذين يسبون الصحابة عن بكرة أبيهم يا إخوان إيران الذين شيدوا قبرا عظيما ومزارا كبيرا لمن لمن قتل عمر بن الخطاب إلى الآن موجود مزار عظيم جدا في إيران للذي قتل أبو الأولئة المجوس اللي قتل عمر بن الخطاب إيران هي مثالكم في تطبيق الشريعة لذلك وينما يعني يحتلون منصبا أو جاهاً أول ما يضعون أيديهم في أيدي من؟ في أيدي إيران إيران تعطيهم فلوس لا ما تعطيهم الفلوس كلها من الخمس ومن الأموال اللي يجمعوها من هؤلاء الغوغاء فيصرفونها على مثل هذه الدعوة وغيرها هكذا هم أو مثل المفتي حق مصر عندما سألوه قال كثير من الناس يقولون أن الشيعة والسنة عقائدهم قال والذي نفسي بيده يقول والله هكذا يقسم يمينا وموجود الشريط يقول لا أعلم مسألة من مسائل الاعتقاد يختلف فيها الشيعة عن السنة والله نقول أن كنت تعلم فتلك مصيبة وأن كنت لا تعلم فالمصيبة يقسم يمينا وهذا شيء والمفتي مفتي الديار المصرية كلها يقول لا ولا مسألة يا شيخ قول شوي قول الخلاف خفيف ممكن يبلع بشيء من الماء يقسم بأنه لا يعلم خلافا عقديا ولا في مسألة من مسائل الاعتقاد بين السنة والشيعة وإحنا والله لا نعرف مسألة من مسائل الاعتقاد يتفق فيها السنة مع الشيعة تعرفون؟ ها أجاوبوني تعرفون؟ لا إله إلا الله والله فرق فرق عظيم عندنا لا إله إلا الله يعني لا يستحق الإلهية والعبادة إلا الله عندهم يقول الخميني من عبد حجراً أو شجراً أو قبراً فإنه لا يعد من الشرك إلا إذا اعتقد في الحجر والشجر ربوبية والله أبو جهل لم يعتقد في الأصنام ربوبية إذن أبو جهل على تعريف الخميني ليس ليس بمشرك ولا كافر بلا إله إلا الله نختلف يا أخوان عنهم في لا إله إلا الله بأن شهادة أن محمد رسول الله تبون نمشي عليها كلها كل أركان الإيمان وأركان الإسلام نختلف عنه ما عندنا شيء نتفر فيه معنا الصلاة, الصلاة هم يقولون يعني مثل ما قال قائلهم الكبير في يعني وكان جاي زيارة إلى العمرة أو ألقي محاضرة في مركز كبير من مراكز الإخوان المسلمين، وبعدين قال أنا ما أعرف إلى متى هالعلماء يشير إلى علماء المملكة، يقول ما عندهم إلا سنة وشيعة، سنة وشيعة، قال يا أخي السنة والشيعة إخوان، أركان الإيمان عندنا وعندهم سواء الله، يقول أركان الإيمان عندنا ستة وعندهم ستة كذاب أركان الإيمان عندهم سبعة. أركان الإيمان عندهم سبعة أهم ركن بعد الإيمان بالله ها الإيمان بالعلم الاثنين عشر فرق عظيم قال أركان الإسلام عندنا وعندهم سواء احنا نصلي خمس مرات والله مصلون ثلاثة مرات يا أخوان فرق عظيم جدا ها فرق عظيم تعال بالصيام احنا نصم مع أول غروب الشمس هم لا يصمون إلا بعد شيء بعد بعض النجوم التي تكون بعد غروب الشمس نعم الذكاء ما عندهم زكاء ما عندهم زكاء احنا نزكي على المال في كل عام مرة وإن يعني لو عندك قليل من المال وباقي كل سنة تزكي هم عندهم يؤدى الخمس مرة واحدة على المال خلص هذا المال زكيته طلعت من الخمس لا تزكيه مرة أخرى إلى قيام الساعة يا عبد الله ها هل اتفقنا معهم بالزكاة؟ أبدا الحج يقولون الحج عندنا وعندهم سوا من يقول الحج عندنا وعندهم سوا روح شبه بالحج ماذا الحلول ثم يلزمون حجيجهم أن يحجوا إلى وين إلى كربلاء بعد الحج بل ويسمونه الحج إلى كربلاء الحج الأكبر هو الحج إلى كربلاء كيف نتفق أنا ما نعرف الشاهد لا نعلم شيئا بل كما يعني يقولون هم علمائهم ومشايخهم طبعا ينسبونه إلى جعفر الصادق أنك إذا نظرت أو كنت في مكان يكثر فيه العوام العوام يعني إحنا السنة يسموننا العوام يعني الكلمة الطيبة العوام أما إذا ما غير يسبق النواصب يعني مثلا شيعي يعيش في وسط قرية ومدينة كلهم إيش سنة نواصب عوام قال فيخفى علي شيء من الحق يعني بين هذا الشيعي وبين جعفر الصادق كذابين يكتبون على جعفر فقال فأحار وما عندي يعني ما عندي لا إمام ولا شيخ وشيعي وحتى أسأل وأعرف الحق من الباطل فقال له الأمر يسير قال وكيف يا إماه قال انظر إلى العامة ماذا يفعلون فالحق في خلافه <تصفيق> قال شوف السنة في هذه المسألة ماذا يقولون ماذا يفعلون فالحق هذه هذه عقيدة عندهم الحق في جميع أمور الدين ومسائل الدين خلاف ما عليه من طبعا لا شك إذا هم يرون أن أبا بكر أعظم أو رأس الكفر ها وهؤلاء ما زالوا يقولون إخواننا أكشف وكسبون أبو بكر ويكفرون أبو بكر ويلعنون أبا بكر لا لا هذا زمان اليوم هم إخواننا نسأل الله أن يحشركم معهم ها وهؤلاء إخوانكم وليزوه الله إخوانا لنا نسأل الله أن يعافينا وإياكم الشاهد يا أخوان الشيخ عبد العزيز بن باز والله ما يعاني يستطيع أن يفتي بنفسه ولكن أبأ إلا أن يجعل تلك الفتوى تصدر عنه هيئه رابطة العالم الإسلامي اللي وقعها أكثر من يعني مئتين أو نحو نمئتين وخمسين من علماء بلاد الإسلام والمسلمين في جنّة بقاع الأرض، فإن كانت بتسبّب سبّش هؤلاء هؤلاء جميعها، ونسأل الله إنه نشوفك إن شاء الله في يوم يعني يظلم لك حق وما يستطيع أن يريد لك الحق إلا كافر، نشوفك تروح للكافر ولا ما تروح؟ يروح. يروح إلى لت... جماية الحقوق الإنسان العالمية كلهم الآن صار شيء يركضون يتراكضون وين هيئة حقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة وذي كل حلف يسمونه الشمال الأطلنطي والمدرب الأطلسي كل هذه أحلاف كافرة كيف تجيز لنفسك ما تمنع عنه نحن نكون جائز ما في شيء مدام حق ويسترده لك هيئة حقوق الإنسان مرحبا لكن لماذا تشنه على ما كان من غيرك نسأل الله أن يرحم مشايخنا وعلمائنا والله مثل ما ذكرت كان قادرا أن يفتي بنفسه ولكن أبى إلا أن يجعلها فتوى عامة عن هؤلاء بعد البحث الذي من فعل جمع المادة شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله ونفع به نسأل الله أن يوفقنا وإياكم يا أخوان. شهاد بارك الله فيكم. يا الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآلِه وصحبه وسلم. ما زدك الله شئ غير ما زدك الله شئ غير شئ؟ ما زدك الله شئ غير غير شئ؟ ما زدك الله شئ غير